حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا حيوه بن شريح وهو بن يزيد الحمصي عن بقيه بن الوليد عن مسلم بن زياد قال سمعت أ ن س ا يقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أ ص ب ح ن ا نشهدك ونشهد ح م ل ة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ب أ ن ك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت وحدك لا شريك لك و أ ن محمدا عبدك ورسولك إ ل ا غفر له ما أ ص ا ب في يومه ذلك و إ ن قالها حين يمسي غفر الله له ما أ ص ا ب في تلك ا ل ل ي ل ة من ذنب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا يحيى بن أ ي و ب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أ ب ي عمران أ ن ابن عمر قال قلما قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم م عمران عمر محمد هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر حدثنا محمد بن بشار حدثنا ا أبي عن عن عن ع بن بن أبو ص حدثنا سفيان الشحام حدثني مسلم بن أ ب ي ب ك ر ة قال سمعني أ ب ي و أ ن ا أ ق و ل اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر قال يا بني ممن سمعت هذا قلت سمعتك تقولهن قال إلزمهن فإني عليه ي سمعت رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم يقولهن قال و ل ه ن ق هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ع ل م ك كلمات إ ذ ا قلتهن غفر الله لك و إ ن كنت مغفورا لك قال قل لا إ ل ه إ ل ا الله العلي العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله الحليم الكريم لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله رب العرش العظيم قال علي بن خشرم و أ خ ب ر ن ا علي بن الحسين بن و ا ق د عن أ ب ي ه بمثل ذلك إ ل ا أ ن ه قال في آ خ ر ه ا الحمد لله رب العالمين قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن سعد عن أ ب ي ه عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ع و ة ذ ن و ن إ ذ دعا وهو في بطن الحوت لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فإنه في بها لم رجل مسلم يدعو شيء قط. إلا استجاب الله له. قال ط إ ل استجاب ا ل له ه ق ابو ل محمد ن بن يحيى ي محمد قال س س ف بن يوسف بن, مرة بن إبراهيم بن محمد بن مرة محمد عيسى د سعد عن سعد ولم ذ ك ر فيه ي عن عائشة ع قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن سعد عن سعد وروى ل م ي ذ ك فيه عن أبيه عن ر و بعضهم عن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق فقالوا عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن سعد عن أ ب ي ه عن سعد وكان يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق ربما ذكر في هذا الحديث عن أ ب ي ه وربما لم يذكره حدثنا يوسف بن حماد البصري بن عبد حدثنا حماد الأعلى عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما م ئ ة غير واحد من أ ح ص ا ه ا دخل ا ل ج ن ة قال يوسف وحدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن هشام بن حسان عن محمد عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب الجوزجاني حدثني صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لله تعالى ت س ع ة وتسعين اسما من أ ح ص ا ه ا دخل ا ل ج ن ة هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض ا ل ب ا ص ط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد ا ل م ح ي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر ا ل أ و ل ا ل آ خ ر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ا ل م قال ص ط ج ابو م المغني المانع ع النافع الغني الضار النور الهادي ا ل د ي الباقي ع ا الرشيد الصبور قال ر ث أبو عيسى هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إ ل ا من حديث صفوان بن صالح وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث وقد ر و ي هذا الحديث من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إ س ن ا د صحيح ذكر هذا هذا هذا روى غير هريرة الأسماء إلا في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبي آدم في وقد بن عن عن وذكر فيه ا ل أ س م ا ء وليس له إ س ن ا د صحيح حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما من أ ح ص ا ه ا دخل الجنه ة قال وليس في ذ ذكر ا الحديث الأسماء قال وهذا حديث حسن صحيح ح د ث ن ا إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب حدثنا يزيد بن حبان أ ن حميدا المكي مولى بن ع ل ق م ة حدثه أ ن عطاء بن أ ب ي رباح حدثه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض ا ل ج ن ة قال المساجد قلت وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر قال أ ب و عيسى هذا حدثنا الوارث الصمد الوارث حديث حسن غريب. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد غريب بن بن قال حدثني أ ب ي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني قال حدثني أ ب ي عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا قال وما رياض ا ل ج ن ة قال خلق الذكر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس حدثنا ي ثابت ع أنس ن ح د ث إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن س ل م ة عن ثابت عن عمر بن أ ب ي س ل م ة عن أ م ه أ م س ل م ة عن أ ب ي س ل م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ك م م ص ي ب ة فليقل إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي ف أ ج ر ن ي فيها و أ ب د ل ن ي منها خيرا فلما احتضر أ ب و س ل م ة قال اللهم اخلف في أ ه ل ي خيرا مني فلما قبض قالت أ م س ل م ة إ ن ا ل ل ه و إ ن ابو إليه راجعون. عند الله راجعون ا عند ح ت س ت مصيبتي فأجرني ب فيها أ قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه واروي الوجه هذا الحديث من غير هذا غير من عن أ م س ل م ة و أ ب و س ل م ة اسمه عبد الله بن عبد ا ل أ س د د ح ث ن ا ي و س ف بن عيسى حدثنا الفضل بن م و س ى حدثنا س ل م ة بن وردان عن أ ن س بن مالك أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ي الدعاء أ ف ض ل قال سل ربك ا ل ع ا ف ي ة و ا ل م ع ا ف ا ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم أ ت ا ه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أ ي الدعاء أ ف ض ل فقال له مثل ذلك ثم أ ت ا ه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال ف إ ذ ا أ ع ط ي ت ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و أ ع ط ي ت ه ا في ا ل آ خ ر ة فقد أ ف ل ح ت قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان حدثنا سلمة حديث قلت ت ي ب بن ة حدثنا جعفر س ي الضبعي بريدة م كهمس ا الحسن الله عائشة ا ن عن بن عن بن عن ل عبد ق قلت يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن علمت أ ي ل ي ل ة ل ي ل ة القدر ما أ ق و ل فيها قال قولي اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عني قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أ س أ ل ه الله عز وجل قال سل الله ا ل ع ا ف ي ة فمكثت أ ي ا م ا ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أ س أ ل ه الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله س ل ا ل ل ه ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد س م عن م اسرائيل ل ع ب ا بن عبد المطلب حدثنا القاسم بن حدثنا ن د القاسم ا ي ل الكوفي ك و منصور ف ي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن ا إ س ر عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر وهو المليكي عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أ ح ب إ ل ي ه من أن يسأل العافية هذا حدثنا ي غريب لا ع ر ف ه إ ل محمد ن د عبد ي ث ا ل ر ح ن بن أبي بكر المليكي ح ث ن ا محمد بن بشار حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عمر بن أ ب ي الوزير حدثنا زنفل بن عبد الله أ ب و عبد الله عن ابن أ ب ي م ل ا ي ك ة عن ع ا ئ ش ة عن أ ب ي بكر الصديق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر ا د أ م ر ا قال اللهم خر لي واختر لي قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أ ه ل الحديث ويقال له زنفل العرفي وكان سكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه حدثنا إ س ح ا ق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أ ب ا ن حدثنا يحيى أ ن زيد بن سلام حدثه ان أ ب ا سلام حدثه عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ لله شطر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 حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن عبد بن زياد عبد يزيد بن بن عن بن بن أنعم عن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن إسماعيل عياش الله الله عبد عرفة عمر قال ق التسبيح رسول وسلم الله صلى الله عليه ل ا نصف الميزان والحمد ي م ل أ ه ولا إ ل ه إ ل ا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إ ل ي ه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إ س ن ا د ه بالقوي حدثنا ه ن ابو د حدثنا أ ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أ و في يده التسبيح نصف الميزان والحمد ي م ل أ ه و ا ل ت ك ب ي يملأ ر م ابو ي ن السماء ا والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان قال ل أ أبو ر ض نصف نصف عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ش ع ب ة وسفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا علي بن ثابت حدثني قيس بن الربيع وكان من بني أ س د عن ا ل أ غ ر بن الصباح عن خليفه بن ح س ي ن عن علي بن أ ب ي طالب قال أ ك ث ر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ش ي ة عرفه في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي و إ ل ي ك مابي ولك ربي تراثي اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب القبر و و س و س ة الصدر وشتات ا ل أ م ر اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من شر ما يجيء به الريح قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إ س ن ا د ه بالقوي حدثنا محمد بن حاتم بن حدثنا عمار بن محمد بن أ خ ت سفيان الثوري حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن صابط عن أ ب ي أ م ا م ة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا فقال رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم نحفظ منه يا بدعاء شيئا كثير دعوت على ما يجمع ذلك كله نقول اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من خير ما س أ ل ك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد و أ ن ت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ب و موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معاذ بن معاذ عن أ ب ي بن كعب صاحب الحرير حدثني شهر بن حوشب قال قلت ل أ م سلمه يا أ م المؤمنين ما كان أ ك ث ر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان عندك قالت كان أ ك ث ر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت ل على ب ي دينك ق قلت يا رسول الله ما أ ك ث ر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أ م س ل م ة إ ن ه ليس آ د م ي إ ل ا وقلبه بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الله فمن شاء أ ق ا م ومن شاء ازاغ فأتلى معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا قال وفي الباب عن عائشه والنواس بن سمعان وانس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار قال وهذا ظهير حدثنا محمد بن حاتم حدثنا الحكم بن ظهير حدثنا حديث حسن محمد مرثد بن بن بن علقمة عن سليمان بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال شكا خالد بن الوليد المخزومي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أ ن ا م الليل من ا ل أ ر ق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ و ي ت إ ل ى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أ ظ ل ت ورب ا ل أ ر ض ي ن وما أ ق ل ت ورب الشياطين وما أ ض ل ت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أ ن يفرط علي أ ح د أ و أ ن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إ ل ه غيرك ولا إ ل ه إ ل ا أ ن ت قال هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بالقوي والحكم بن ا ظ ه ي ر قد ترك حدثنا ي ه أهل هذا بعض ع الحديث الحديث ويروى ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س محمد مرسلا من غير هذا الوجه هذا د ث ن ا ح م بن حاتم المكتب حدثنا أ ب و بدر شجاع بن الوليد عن الرجيل بن م ع ا و ي ة أ خ ي زهير بن م ع ا و ي ة عن الرقاشي عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كربه أ م ر قال يا حي يا قيوم برحمتك أ س ت غ ي ث و ب إ س ن ا د ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ذ بذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن أ ن س من غير وجه حدثنا محمود بن غ ي ل المؤمل ن حدثنا ا عن حماد بن س ل م ة عن حميد عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ظ بي ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال هذا حديث غريب وليس بمحفوظ و إ ن م ا يروى هذا عن حماد بن س ل م ة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أ ص ح ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن حميد عن أ ن س ولا يتابع فيه حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي حسين عن شهر بن حوشب عن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ و ى إ ل ى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب س ا ع ة من الليل س أ ل الله شيئا من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ع ط ا ه اياه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الجريري عن أ ب ي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك تمام ا ل ن ع م ة فقال أ ي شيء تمام ا ل ن ع م ة قال د ع و ة دعوت بها أ ر ج و بها الخير قال ف إ ن من تمام ا ل ن ع م ة دخول ا ل ج ن ة والفوز من النار وسمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال استجيب لك فسل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الصبر فقال س أ ل ت الله البلاء فسله ا ل ع ا ف ي ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن الجريري بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن محمد بن إ س ح ا ق عن ع م ر بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا فزع أ ح د ك م في النوم فليقل أ ع و ذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين و أ ن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في س ك ثم علقها في عنقه قال أبو أبي غريب حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن بن الحبراني عيسى عرفة إسماعيل عياش عن محمد بن زياد عن حديث زياد حسن الحسن هذا حدثنا حدثنا راشد محمد قال أ ت ي ت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ل ق ى إ ل ي ص ح ي ف ة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت فيها ف إ ذ ا فيها إ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أ ق و ل إ ذ ا أ ص ب ح ت و إ ذ ا أ م س ي ت فقال يا أ ب ا بكر قل اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت رب كل شيء ومليكه أ ع و ذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه و أ ن أ ق ت ر ف على نفسي سوءا او أ ج ر ه إ ل ى مسلم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة قال سمعت أ ب ا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود قلت له أ أ ن ت سمعته من عبد الله قال نعم ورفعه أ ن ه قال لا أ ح د أ غ ي ر من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أ ح د أ ح ب إ ل ي ه المدح من الله ولذلك مدح نفسه قال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أ ب ي بكر الصديق أ ن ه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أ د ع و به في صلاتي قال قل اللهم إ ن ي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت فاغفر لي م غ ف ر ة من عندك وارحمني إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث ليث بن سعد و أ ب و الخير اسمه مرسد بن عبد الله اليزني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أ ب ي وداع قال جاء العباس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ك أ ن ه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أ ن ا فقالوا انت رسول الله عليك السلام قال أ ن ا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إ ن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ف ر ق ة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ف ر ق ة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم ق ب ي ل ة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن أحدثنا الأعمش أنس أن محمد حميد حدثنا بن بن عن عن الرازي الفضل الله صلى الله يابسة الورق فضربها بعصاه موسى وسلم مر بشجرة عليه رسول صلى فتناثر الورق فقال إ ن الحمد لله وسبحان الله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه ا ل ش ج ر ة قال هذا حديث غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن الجلاح بن كثير عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن عماره بن شبيب السائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إ ث ر المغرب بعث الله م س ل ح ة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومحى عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ليث بن سعد ولا وسلم العمارة سماعا عن النبي صلى الله عليه سماعا نعرف عن حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن أ ب ي النجود عن زر بن حبيش قال أ ت ي ت صفوان بن ع س ا ل المرادي أ س أ ل ه المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تضع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إ ن ه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرئا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أ س أ ل ك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا قال كان نعم إ ذ ا كنا سفرا أ و مسافرين أ ن لا ننزع خفافنا ث ل ا ث ة أ ي ا م ولياليهن إ ل ا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه الله مع وسلم عليه أعرابي صلى في سفر إذ بصوت له جهوري يا محمد ف أ ج ا ب ه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها ام وقلنا له ويحك ا غ ض ض من صوتك ف إ ن ك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أ غ ض ض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب يوم ا ل ق ي ا م ة فمازال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب م س ي ر ة سبعين عاما عرضه أ و يسير الراكب في عرضه أ ر ب ع ي ن أ و سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات و ا ل أ ر ض مفتوحا يعني ل ل ت و ب ة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال حديث حسن صحيح أحمد حبيش عبدة زيد أتيت بن بن عن عن بن بن زر ما جاء بك قلت ابتغاء العلم. قال ل ت ب ت غ ا ا ء ع ل قال م بلغني أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تضع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما يفعل قال قلت إ ن ه حاك أ و قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ش ي ئ ا قال نعم كنا إ ذ ا كنا في سفر أ و مسافرين أ م ر ن ا أ ن لا نخلع خفافنا ثلاثا إ ل ا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أ س ف ا ر ه فناداه رجل كان في آ خ ر القوم بصوت جهوري اعرابي جلف جاف فقال يا محمد يا محمد فقال له القوم مه إ ن ك قد نهيت عن هذا ف أ ج ا ب ه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقال الرجل يحب القوم ولما ل ي ح قال بهم ق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب قال زر فما برح يحدثني حتى حدثني أ ن الله جعل بالمغرب بابا عرضه م س ي ر ة سبعين عاما ل ل ت و ب ة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول وجل الله عز وجل يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ايمانها ا ل آ ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب حدثنا علي بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أ ب ي ه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله يقبل ت و ب ة العبد ما لم يغرغر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن العقدي عبد الإسناد عبد بن عن بن عن الزناد عن بشار عامر بهذا المغيرة الأعرج أبو قتيبة أبي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالله أ ف ر ح ب ت و ب ة أ ح د ك م من أ ح د ك م بضالته إ ذ ا وجدها قال وفي الباب عن ابن مسعود والنعمان ا بن بشير و أ ن س قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أ ب ي الزناد وقد روي هذا الحديث عن مكحول ب إ س ن ا د له عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أ ب ي ص ر م ة عن أ ب ي أ ي و ب أ ن ه قال حين حضرته ا ل و ف ا ة قد كتمت عنكم شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ل ل تذنبون أنكم خ قال ل هذا خلقا ي ن ن ب و ويغفر لهم ق ل هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن أ ب ي أ ي و ب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك ق ت ي ب ة غفرة حدثنا الرحمن محمد عبد الزيناد بن عن عن بن عمر كعب أبي مولى عن أ ب ي أ ي و ب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله بن إ س ح ا ق الجوهري البصري حدثنا أ ب و عاصم حدثنا كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أ ن س بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آ د م إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن آ د م إ ن ك لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا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 خلق الله م ئ ة ر ح م ة فوضع ر ح م ة و ا ح د ة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسع وتسعون ر ح م ة قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ابن سلمان ب عن ج ن بن ب ع ب بن د الله س ف ي ا البجلي وهذا ن حديث ح س ن حدثنا صحيح قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله ل عند ع ما من ا قال و ب ة م طمع في ا ج الجنة ن عند من قنط من حسن ة الرحمة أحد أحد أبو حديث ولو يعلم الكافر الله قال عيسى ما ما هذا لا نعرفه إ ل ا من حديث العلاء عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إ ن رحمتي تغلب غضبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ي ح س صحيح ح غريب د ث ن محمد بن عبد الله بن أ ب ي الثلج رجل من أ ه ل بغداد أ ب و عبد الله صاحب أ ح م د بن حنبل حدثنا ي و ن سعيد بن حدثنا محمد س بن زربي عن عاصم ا ل أ ح و ل وثابت عن أ ن س قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت المنان بديع السماوات و ا ل أ ر ض ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون بما دعا ل ل ه دعا ل ل ه باسمه ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب وإذا سئل به أعطى قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أ ن س وقد روي من غير هذا الوجه عن أ ن س حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا ربعي بن إ ب ر ا ه ي م عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أ ن ف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أ ن ف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أ ن يغفر له ورغم أ ن ف رجل أ د ر ك عنده أ ب و ا ه الكبر فلم يدخلاه ا ل ج ن ة قال عبد الرحمن و أ ظ ن ه قال أ و أ ح د ه م ا قال وفي الباب عن جابر و أ ن س وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وربعي بن إ ب ر ا ه ي م هو أ خ و إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م وهو ث ق ة وهو ا بن ع ل ي ا ويروى عن بعض أ ه ل العلم قال إ ذ ا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة في المجلس أ ج ز أ عنه ما كان في ذلك المجلس حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب. قالا حدثنا حسين وزياد العقدي عبد بن بن عن سليمان بن عن بن عن بن بن بن بن عن قالا عامر بلال عمارة الله أيوب غزية علي علي أبي أبيك موسى أبو طالب عن حسين بن علي بن أ ب ي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل ي علي قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح ي غ ر حدثنا أحمد د بن إبراهيم ا ل ر ق ي حدثنا ع م ر بن بن حفص غ ي ا س حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن عن بن الله عطاء السائب أبي عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس قال أ ب و عيسى هذا حجتنا الحسن حديث حسن صحيح غريب حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الرحمن يزيد عبد بن هارون عن ا أبي بكر عن موسى بن بكر ل قال ر ش ي م موسى م ل ي ك عن عقبة عن نافع عن ع بن ابن رسول قال قال ر الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة وما سئل الله شيئا يعطى أ ح ب إ ل ي ه من أ ن ي س أ ل ا ل ع ا ف ي ة و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن أ ب ي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أ ه ل العلم من قبل حفظه وقد روى إ س ر ا ئ ي ل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أ ح ب إ ل ي ه من ا ل ع ا ف ي ة حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إ س ر ا ئ ي ل بهذا حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و النضر حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني عن بلال أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل ف إ ن ه داب الصالحين قبلكم و إ ن قيام الليل ق ر ب ة إ ل ى الله و م ن ه ا ت عن ا ل إ ث م وتكفير للسيئات ومطردة للسيئات للداء الجسد عن قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إ ل ا من هذا الوجه من قبل إ س ن ا د ه قال سمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أ ب ي قيس وهو محمد بن حسان وقد ت روى ك حديثه ق د ر و هذا الحديث م ع ا و ي ة بن صالح عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني عن أ ب ي ا م ا م ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال عليكم بقيام الليل ف إ ن ه داب الصالحين قبلكم وهو ق ر ب ة إ ل ى ربكم و م ك ف ر ة للسيئات و م ن ه ا ت ل ل إ ث م قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من حديث أ ب ي إ د ر ي س عن بلال حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع م ا ر أ م ت ي ما بين ستين إ ل ى سبعين و أ ق ل ه م من يجوز ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة من غير هذا الوجه حدثنا محمود حدثنا الحضري داود الثوري بن غيلان حدثنا أبو داود الحضري عن سفيان الثوري عن عمر بن عمر مرة أبو عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أ ع ن ي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إ ل ي ك أ و ا ه ا منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي و أ ج ب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي وَاسْلُ الْسَخِيمَةَ صَدْرِي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان هذا الحديث نحوه حدثنا هند َ ا حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي ح م ز ة وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في أ ب ي ح م ز ة وهو ميمون ا ل أ ع و ر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حميد بن عبد الرحمن ا ل ر ؤ ا س ي عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ح م ز ة بهذا الاسناد نحوه حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا يزيد بن حباب قال و أ خ ب ر ن ي سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عشر مرات لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل أ ر ب ع رقاب من ولد إ س م ا ع ي ل قال وقد روي هذا الحديث عن أ ب ي أ ي و ب موقوفا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد ا ل ص ن د بن عبد الوارث حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي حدثني ك ن ا ن ة مولى ص ف ي ة قال سمعت ص ف ي ة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين يدي أ ر ب ع ة آ ل ا ف ن و ا ت أ س ب ح بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال أ ل ا أ ع ل م ك ب أ ك ث ر مما سبحت فقلت علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ص ف ي ة إ ل ا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس إ س ن ا د ه بمعروف وفي الباب عن ابن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت ك ر ي ب ا يحدث عن ابن عباس عن ج و ي ر ي ة بنت الحارث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك فقالت نعم قال أ ل ا أ ع ل م ك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا ن ف س ه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله ز ن ة عرشه سبحان الله ز ن ة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته, الله مداد كلماته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آ ل ط ل ح ة وهو شيخ مدني ث ق ة وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي ع د ي قال أ ن ب أ ن ا جعفر بن ميمون صاحب ا ل أ ن م ا ط عن أ ب ي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حيي كريم يستحي إ ذ ا رفع الرجل إ ل ي ه يديه ان يردهما صفرا خائبتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم ي ر ف ع حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا كان يدعو ب أ ص ب ع ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د أ ح د قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى هذا الحديث إ ذ ا أ ش ا ر الرجل ب أ ص ب ع ه في الدعاء عند ا ل ش ه ا د ة لا يشير إ ل ا ب أ ص ب ع و ا ح د ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا زهير وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أ ن معاذ بن ر ف ا ع ة أ خ ب ر ه عن أ ب ي ه قال قام أ ب و بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ا ل أ و ل على المنبر ثم بكى فقال ا س أ ل و ا الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة ف إ ن أ ح د ا لم يعط بعد اليقين خيرا من ا ل ع ا ف ي ة قال هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أ ب ي بكر رضي الله عنه حدثنا حسين بن يزيد الكوفي حدثنا أ ب و يحيى الجماني حدثنا عثمان بن واقد عن ابي نصيرة عن مولا لأبي بكر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ص ر من استغفر ولو فعله في اليوم سبعين م ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من حديث أ ب ي نصيره وليس إ س ن ا د ه بالقوي حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قالا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ا ل أ ص ب غ بن زيد حدثنا أ ب و العلاء عن أ ب ي أ م ا م ة قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أ و ا ر ي به عورتي و أ ت ج م ل به في حياتي ثم عمد إ ل ى الثوب الذي أ خ ل ق فتصدق به ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أ و ا ر ي به عورتي و أ ت ج م ل به في حياتي ثم عمد إ ل ى الثوب الذي أ خ ل ق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا قال هذا حديث غريب وقد رواه أيوب القاسم عبيد يزيد حدثنا أحمد زحر الله أمامة الحسن يحيى أبي علي أبي بن بن بن بن عن عن عن عن حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ق ر ا ء ة عليه عن حماد بن أ ب ي حميد عن يزيد بن سليم عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم ك ث ي ر ة ف أ س ر ع و ا ا ل ر ج ع ة فقال رجل ممن لم يخرج ما ر أ ي ن ا بعثا أ س ر ع رجعه ولا أ ف ض ل غ ن ي م ة من هذا البعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك م على قوم أ ف ض ل غ ن ي م ة و أ س ر ع ر ج ع ة قوم شهدوا ص ل ا ة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس ف أ و ل ئ ك أ س ر ع ر ج ع ة و أ ف ض ل غ ن ي م ة قال أبو عيسى وهذا حدثنا ي غريب لا ع ر ف ه إ ل من وحمد حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المزني وهو محمد بن أبي حميد المدني بن الأنصاري بن هذا الوجه هو وهو وهو الحديث حدثنا أبو أبي أبي ضعيف في سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أ ن ه ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ع م ر ة فقال أ ي أ خ ي أ ش ر ك ن ا في دعائك ولا تنسنا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا يحيى بن حسان حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن سيار عن أ ب ي وائل عن علي رضي الله عنه أ ن مكاتبا جاءه فقال إ ن ي قد عجزت عن كتابتي ف أ ع ن ي قال أ ل ا أ ع ل م ك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل سبير دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك و أ غ ن ن ي بفضلك عمن سواك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن عبد الله بن سلمه عن ع ل ي قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ق و ل اللهم إ ن كان أ ج ل ي قد حضر ف أ ر ح ن ي و إ ن كان م ت أ خ ر ا فارفعني و إ ن كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال ف أ ع ا د عليه ما قال قال فضربه برجله فقال اللهم عافه أ و اشفه ش ع ب ة الشاك فما اشتكيت وجعي بعد قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آ د م عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عاد مريضا قال اللهم أ ذ ه ب ا ل ب أ س رب الناس واشف ف أ ن ت ش ا ف ي لا شفاء إ ل ا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قال هذا حديث حسن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا حماد بن س ل م ة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أ ب ي طالب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من ص خ ط ك و أ ع و ذ بمعافاتك من عقوبتك و أ ع و ذ بك منك لا أ ح ص ي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك قال هذا حديث حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث حماد بن س ل م ة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد و ع م ر بن ميمون قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر ا ل ص ل ا ة اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الجبن و أ ع و ذ بك من البخل و أ ع و ذ بك من أ ر ذ ل العمر و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة الدنيا وعذاب القبر قال عبد الله بن عبد بن الله الرحمن أبو إ س ح ا قال ه م د ابو ن م ض ط ر في الحديث ي هذا ق ل عيسى ن بن عمر م م عمر و ويقول ويضطرب أبو ن عن عن ع غيره فيه ي قال هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن الحسن حدثنا أ ص ب غ بن الفرج أ خ ب ر ن ي عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أ ن ه أ خ ب ر ه عن سعيد بن أ ب ي هلال عن خ ز ي م ة عن ع ا ئ ش ة بنت سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه ا أ ن ه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا م ر أ ة وبين يديها نوى أ و قال حصن تسبح به فقال أ ل ا أ خ ب ر ك بما هو أ ي س ر عليك من هذا أ و أ ف ض ل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله مثل ذلك قال وهذا حديث حسن غريب من حديث سعد حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن نمير وزيد بن ذباب عن موسى بن ع ب ي د ة عن محمد بن ثابت عن أ ب ي حكيم خطمي م و ل ى الزبير عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إ ل ا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس قال أ ب و عيسى وهذا حديث غريب حدثنا أ ح م د بن الحسن حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أ ب ي رباح وعكرمه مولى بن عباس عن ابن عباس أ ن ه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ جاءه علي بن أ ب ي طالب فقال ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي تفلت هذا ا ل ق ر آ ن من صدري فما أ ج د ن ي أ ق د ر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في كلمات الله علمته تعلمت ما من صدرك ويثبت بهن بهن قال أ ج ل يا رسول الله فعلمني قال إ ذ ا كان ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ف إ ن استطعت أ ن تقوم في ثلث الليل ا ل آ خ ر ف إ ن ه ا س ا ع ة م ش ه و د ة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أ خ ي يعقوب لبنيه سوف أ س ت غ ف ر لكم ربي يقول حتى ت أ ت ي ل ي ل ة الجمعه ة فإن فقم في لم تستطع س ط و ا ف إ ن لم تستطع فقم في أ و ل ه ا فصل أ ر ب ع ركعات ت ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ب ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة ياسين وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ب ف ا ت ح ة الكتاب وحاميم الدخان وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ب ف ا ت ح ة الكتاب و أ ل ف لام ي م تنزيل السجده ة الركعة الرابعة بفاتحة وفي وتبارك المفصل فإذا فرغت الكتاب ا ل ت من ش د فاحمد الله و أ ح س ن الثناء على الله وصل علي و أ ح س ن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات و ل إ خ و ا ن ك الذين سبقوك ب ا ل إ ي م ا ن ثم قل في آ خ ر ذلك اللهم ارحمني بترك المعاصي أ ب د ا ما أ ب ق ي ت ن ي وارحمني أ ن أ ت ك ل ف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات و ا ل أ ر ض ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م و ا ل ع ز ة التي لا ترام أ س أ ل ك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أ ن تلزم قلبي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 و أ ن تطلق به لساني و أ ن تفرج به عن قلبي و أ ن تشرح به صدري و أ ن تعمل به بدني ل أ ن ه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم يا أبا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمعا أو خمسة أو والذي خمسة سبعة يجاب بإذن الله والذي بعثني ب الله ا ل ح قال م أخطأ قط مؤمنا ا ق عبد الله بن عباس فوالله ما لبث علي إ ل ا خمسا أ و سبعا حتى جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس فقال يا رسول الله يا إ ن ي كنت فيما خلا لا آ خ ذ إ ل ا أ ر ب ع آ ي ا ت أ و نحوهن و إ ذ ا ق ر أ ت ه ن على نفسي تفلتن و أ ن ا أ ت ع ل م اليوم أ ر ب ع ي ن آ ي ة أ و نحوها و إ ذ ا ق ر أ ت ه ا على نفسي ف ك أ ن م ا كتاب الله بين عيني ولقد كنت أ س م ع الحديث ف إ ذ ا رددته تفلت و أ ن ا اليوم أ س م ع ا ل أ ح ا د ي ث ف إ ذ ا تحدثت بها لم أ خ ر م منها حرفا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب ا ل ك ع ب ة يا أ ب ا الحسن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الوليد بن مسلم حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا حماد بن و ا ق د عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله ف إ ن الله عز وجل يحب أ ن ي س أ ل و أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة انتظار الفرج قال أبو عيسى هكذا روى حماد بن و ا ق د هذا الحديث وقد خولف في روايته وحماد بن و ا ق د هذا هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري وروى أ ب و نعيم هذا الحديث عن إ س ر ا ئ ي ل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وحديث أ ب ي نعيم أ ش ب ه أ ن يكون أ ص ح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا عاصم ا ل أ ح و ل عن أ ب ي عثمان عن زيد بن أ ر ق م رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الكسل والعجز والبخل وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد مكحول عبد عبد عبادة بن أخبرنا بن عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الله الصامت أبيه جبير يوسف حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على ا ل أ ر ض مسلم يدعو الله بدعوه إ ل ا أ ت ا ه الله إ ي ا ه ا أ و صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو ب إ ث م أ و ق ط ي ع ة رحم فقال رجل من القوم إ ذ ا نكثر قال الله أ ك ث ر قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح غريب من ه ذ الوجه وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي حدثنا هو عبد بن بن سفيان بن وكيع حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيده حدثني البراء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ خ ذ ت مضجعك ف ت و ض أ وضوءك ل ل ص ل ا ة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 قال فرددتهن ل أ س ت ذ ك ر ه فقلت آ م ن ت برسولك الذي أ ر س ل ت فقال قل آ م ن ت بنبيك الذي أ ر س ل ت قال وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن البراء ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء إ ل ا في هذا الحديث حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي فديك حدثنا ابن أ ب ي ذئب عن أ ب ي سعيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أ ب ي ه قال خرجنا في ل ي ل ة م ط ي ر ة و ظ ل م ة ش د ي د ة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال ف أ د ر ك ت ه فقال ل ق فلم أ قال ل ش ي ئ ثم ق ا قل فلم أ ق ل شيئا قال قل قلت ما أ ق و ل قال قل هو الله أ ح د والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال أبو وأبو أسيد أبي أسيد غريب البراد بن وهذا الوجه هو عيسى سعيد حديث صحيح مدني حسن هذا من حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن يزيد بن خمير الشامي عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ب ي فقربنا إ ل ي ه طعاما ف أ ك ل ه ثم أ ت ي بتمر فكان ي أ ك ل ويلقي النوى ب أ ص ب ع ي ه جمع ا ل س ب ا ب ة والوسطى قال شعبه وهو ظني فيه إ ن شاء الله ف أ ل ق ى النوى بين أ ص ب ع ي ن ثم أ ت ي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أ ب ي و أ خ ذ بلجام دابته ادعو لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم ه م م و ر ح قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن بسر حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني أ ب ي عمر بن م ر ة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أ ب ي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله العظيم الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه غفر له و إ ن كان فر من الزحف قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي جعفر عن ع م ا ر ة بن خ ز ي م ة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أ ن رجلا ضرير البصر أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ د ع الله أ ن يعافيني قال إ ن شئت دعوت و إ ن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال ف أ م ر ه أ ن ي ت و ض أ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إ ن ي أ س أ ل ك و أ ت و ج ه إ ل ي ك بنبيك محمد ا ل نبي ا ل ر ح م ة إ ن ي توجهت بك إ ل ى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حدثنا ي أبي جعفر وهو الخطمي جعفر ع وهو و ا م ث بن بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف ن ح هو سهل أخو د ث عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا إ س ح ا ق بن عيسى حدثني معا حدثني م ع ا و ي ة بن صالح عن ضمره بن حبيب قال سمعت أ ب ا امامه رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن ع ب س ة أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ق ر ب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل ا ل آ خ ر ف إ ن استطعت أ ن تكون ممن يذكر الله في تلك ا ل س ا ع ة فكن قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار حدثنا الوليد حديث حسن صحيح أحمد عبد غريب مسلم من بن بن بن أبو حدثنا عفير بن معدان أ ن ه سمع أ ب ا دوس اليحصبي يحدث عن ابن عائذ اليحصبي عن عماره بن ز ع ك ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله عز وجل يقول إ ن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يعني عند القتال قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه ليس إ س ن ا د ه بالقوي ولا نعرف ل ع م ا ر ة بن ز ع ك ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا هذا الحديث الواحد ومعنى قوله وهو أبو موسى الله ملاق إنما محمد المثنة القتال تلك الساعة حدثنا قرنة يذكر يعني عند يعني أن بن في حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن أ ب ي شبيب عن قيس بن سعد بن ع ب ا د ة أ ن أ ب ا ه دفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال الا ادلك على باب من ابواب الجنه قلت بلى قال لا حول ولا قوه إ ل ا بالله قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا حديث صحيح سعد غريب قتيبة بن من حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أ ب ي جعفر عن صفوان بن سليم قال ما نهض ملك من ا ل أ ر ض حتى قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشر فقال سمعت هانئ بن عثمان عن أ م ه ح م ي ض ة بنت ياسر عن جدتها ي س ي ر ة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن ب ا ل أ ن ا م ل ف إ ن ه ن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسينا ل ر ح م ة قال هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من حديث هان بن عثمان وقد روى محمد بن ر ب ي ع ة عن هان بن عثمان حدثنا نصر بن علي ا ل ج خ ض م ي أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن المثنى بن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا غ ذ ا قال اللهم أ ن ت عضدي و أ ن ت نصيري وبك أ ق ا ت ل قال هذا حديث حسن غريب ومعنى قوله عضدي يعني عوني حدثنا أ ب و عمر مسلم بن عمر حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن أ ب ي حميد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 قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أ ب ي حميد هو محمد بن أ ب ي حميد وهو أ ب و إ ب ر ا ه ي م ا ل أ ن ص ا ر ي المدني وليس بالقوي عند أ ه ل الحديث حدثنا محمد بن حميد حدثنا علي بن أ ب ي بكر عن الجراح بن الضحاك الكندي عن أ ب ي ش ي ب ة عن عبد الله بن عكيم عن عمر بن الخطاب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي ص ا ل ح ة اللهم إ ن ي أ س أ ل ك من صالح ما تؤتي الناس من المال و ا ل أ ه ل والولد غير الضال ولا المضل قال هذا حدثنا ي غريب لا ع ر ف ه إ ل من إسناده حدثنا هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وليس ع ق ب ة بن مكرم حدثنا سعيد بن سفيان الجحجري حدثنا عبد الله بن معدان أ خ ب ر ن ي عاصم بن كليب الجرمي عن أ ب ي ه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده, اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى س اليسرى ر ى على ووضع ل فخذه يده ا ي على فخذه اليمنى وقبض أ ص ا ب ع ه وبسط ا ل س ب ا ب ة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد الوارث بن حدثني أ ب ي حدثنا محمد بن سالم حدثنا ثابت البناني قال قال لي يا محمد إ ذ ا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله أ ع و ذ بعزه الله وقدرته من شر ما أ ج د من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أ ع د ذلك وترا ف إ ن أ ن س بن مالك حدثني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك قال ل الوجه ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري حدثنا حسين بن علي بن الأسود البغدادي هذا هذا هذا حدثنا حدثنا حديث حسن ومحمد حسين محمد غريب شيخ بصري فضيل من بن بن بن بن عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن ح ف ص ة بنت أ ب ي كثير عن أ ب ي ه ا أ ب ي كثير عن أ م سلمه قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولي اللهم هذا استقبال ليلك و إ د ب ا ر نهارك و أ ص و ا ت دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي تغفر قال هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه و ح ف ص ة بنت أ ب ي كثير لا نعرفها ولا أ ب اباها ه ا حدثنا الحسين ن بن علي بن ل البغدادي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد ل ص د حدثنا ا ا ئ ي بن بن م د ن عن يزيد بن كيسان عن ي يزيد أبي حازم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 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ح م د بن بشير و أ ب و أ س ا م ة عن مسعر عن زياد بن ع ل ا ق ة عن عمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من منكرات ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ه و ا ء قال هذا حديث حسن غريب وعم زياد بن علاقه هو ق ط ب ه بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا الحجاج بن أ ب ي عثمان عن أ ب ي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ قال رجل من القوم الله أ ك ب ر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ب ك ر ة و أ ص ي ل ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أ ن ا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أ ب و ا ب السماء قال ابن ع ما ر م تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب الوجه الصواف أبي وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر ن ا الجريري عن أ ب ي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أ ب ي ذر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده أ و أ ن أ ب ا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت ي ا ر س و ل الله ا ا ل ل أي ك ما أحب إلى ل ل وجل ه عز ق اصطفى ل م الله لملائكته سبحان ربي وبحمده, سبحان ربي وبحمده قال أبو أبو بن بن الكوفي عيسى الرفاعي حديث صحيح يزيد يحيى اليمان حسن هذا هشام حدثنا حدثنا محمد حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أ ب ي إ ي ا س م ع ا و ي ة بن ق ر ة عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال فماذا نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافيه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف قالوا فماذا نقول قال سلوا الله العافيه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق وكيع وأبو وأبو أحمد وأبو نعيم عن ي س ف الدعاء ن عن زيدن ا ع عن معاوية بن قرة عن عن عليه م مالك وسلم ي النبي بن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا قرة صلى ل لا يرد بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال أ ب و عيسى وهكذا روى أ ب و إ س ح ا ق الهمداني هذا الحديث عن ب ر ي د ة بن أ ب ي مريم الكوفي عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أ ص ح وحدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء أ خ ب ر ن ا أ ب و م ع ا و ي ة عن عمرو بن راشد عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أ ث ق ا لهم ف ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة خفافا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إ ل ا الله والله اكبر احب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس قال هذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا أبو كريب أبو حدثنا عبد سعدان بن نمير عن الله ا ل قال م م ي أبي عن ج ه د د عن أبي م ه عن أبي رسول ي ر ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر و ا ل إ م ا م العادل و د ع و ة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي ي ويقول ف ت ح لها السماء الرب أبواب و ل أ ن ص ر ن ك ولو بعد حين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وسعدان القمي هو سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس و أ ب و عاصم وغير واحد من كبار أ ه ل الحديث و أ ب و مجاهد هو سعد الطائي و أ ب و مدله هو مولى أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة و إ ن م ا نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه ه ذ اتم الحديث أ من هذا و أ ط و ل حدثنا أبو كريب حدثنا محمد عبد عبيدة ثابت بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه انفعني علمتني الله الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما أبو أبي كريب موسى رسول وسلم هريرة رضي عليه صلى وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال و أ ع و ذ بالله من حال أهل اهل ل قال ن ا ر ذ هذا ا ا حديث حسن غريب من و ج ه ح د ث ن النار أبو أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا عن ا أ ع ع م ش أبي ص ل ح عن أبي, أبي ه ي أبي سعيد ر ة أو عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لله م ل ا ئ ك ة سياحين في ا ل أ ر ض فضلا عن كتاب الناس ف إ ذ ا وجدوا أ ق و ا م ا يذكرون الله تنادوا هلموا إ ل ى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إ ل ى سماء الدنيا فيقول الله على أ ي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول فهل ر أ و ن ي فيقولون لا قال فيقول فكيف لو ر أ و ن ي قال فيقولون لو ر أ و ك لكانوا أ ش د تحميدا و أ ش د تمجيدا و أ ش د لك ذكرا قال فيقول و أ ي شيء يطلبون قال فيقولون يطلبون ا ل ج ن ة قال فيقول وهل ر أ و ه ا قال فيقولون لا فيقول فكيف لو ر أ و ه ا قال فيقولون لو ر أ و ه ا كانوا لها أ ش د طلبا و أ ش د عليها حرصا قال فيقول من أ ي شيء يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وهل ر أ و ه ا فيقولون لا فيقول فكيف لو ر أ و ه ا فيقولون لو ر أ و ه ا كانوا منها أ ش د هربا و أ ش د منها خوفا و أ ش د منها تعوذا قال فيقول ف إ ن ي أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم فيقولون إ ن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إ ن م ا جاءهم ل ح ا ج ة فيقول هم القوم لا يشقى لهم جليس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة من غير هذا الوجه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر مكحول خالد عن بن عن عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله أبو أبو أبي كريب رسول وسلم هريرة لي عليه صلى أ ك ث ر من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف إ ن ه ا كنز من كنوز ا ل ج ن ة قال مكحول فمن قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ولا م ن ج ا ء من الله إ ل ا إ ل ي ه كشف عنه سبعين بابا من الضر أ د ن ا ه ن الفقر قال أبو أبي بمتصل مكحول عيسى يسمع ليس إسناده لم من ه رسول ي كريب معاوية أبي أبي هريرة ر ر ة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عن عن الأعمش قال قال أبو أبو الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي د ع و ة م س ت ج ا ب ة و إ ن ي ا خ ت ب أ ت دعوتي ش ف ا ع ة ل أ م ت ي وهي ن ا ئ ل ة إ ن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا ابن نمير و أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أ ن ا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه حين يذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم و إ ن اقترب إ ل ي شبرا ا قال ت ت ر ر ب منه ذ ع ا اقترب وإن إ ي ذ ر ابو ع ا ا ق ت ر ت إليه باعا إ ن أتاني أتيته أبو قال يمشي هرولة عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن ا ل أ ع م ش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة وهكذا فسر بعض أ ه ل العلم هذا الحديث قالوا إ ن م ا معناه يقول إ ذ ا تقرب إ ل ي العبد بطاعتي وما أ م ر ت أ س ر ع إ ل ي ه بمغفرتي ورحمتي وروي عن سعيد بن جبير أ ن ه قال في هذه ا ل آ ي ة أ ذ ك ر و ن ي أ ذ ك ر ك م قال أ ذ ك ر و ن ي بطاعتي أ ذ ك ر ك م بمغفرتي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى و ع م ر بن هاشم الرملي عن ابن ل ه ي ع ة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير بهذا حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش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 هذا حديث حسن صحيح حدثنا خلاد بن أ س ل م حدثنا محمد بن مصعب حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي عن أ ب ي عمار عن و ا ث ل ة بن ا ل أ س ق ع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله اصطفى من ولد إ ب ر ا ه ي م إ س م ا ع ي ل قال ابو ن كنانة ي ا كنانة قريشا واصطفى ص ط ف من من هاشم من بني بني بني قريش واصطفاني هاشم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا الرحمن عبد د سليمان بن ا ل م ش قال ي ح د ث ن ا و الأوزاعي حدثني شداد أبو ل مسلم ي حدثني د حدثنا شداد بن م ا ع رسول حدثني واثلة بن ا ل أ ق قال ع قال ر س الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله اصطفى ك ن ا ن ة من ولد إ س م ا ع ي ل واصطفى قريشا من ك ن ا ن ة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا يوسف بن موسى البغدادي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إ س م ا ع ي ل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إ ن قريشا جلسوا فتذاكروا أ ح س ا ب ه م بينهم فجعلوا مثلك كمثل ن خ ل ة في كبوه من ا ل أ ر ض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير ق ب ي ل ة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم ف أ ن ا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث هو أبو نوفل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد بن حدثنا غيلان حدثنا حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد بن عبد ن ع الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال جاء العباس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فجعلني في ف خيرهم ر قال ة ثم جعلهم ق ب ئ فجعلني في جعلهم قبيلة خيرهم ي ثم ب و ت ابو فجعلني في خيرهم ي ت ا خ ي ر ه م نفسا قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ب و همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي حدثنا الوليد بن مسلم عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن كثير عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك ا ل ن ب و ة قال و آ د م بين الروح والجسد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب الفخر هذا نعرفه من عن ميسرة وفي حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أ ن س عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ و ل الناس خروجا إ ذ ا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا ولد ولا أكرم إذا إذا الحمد خطيبهم فخر بيدي ربي مبشرهم آدم على ربي ولا فخر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا الحسين بن يزيد حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أ ب ي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ك س ى ح ل ة من حلل ا ل ج ن ة ثم أ ق و م عن يمين العرش ليس أ ح د من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري قال هذا حديث حسن غريب. حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن بن دار حدثنا أ ب و عاصم حدثنا سفيان عن ليث وهو ابن أ ب ي سليم حدثني كعب حدثني أ ب و ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي ا ل و س ي ل ة قالوا يا رسول الله وما ا ل و س ي ل ة قال أ ع ل ى د ر ج ة في ا ل ج ن ة لا ينالها إ ل ا رجل واحد أ ر ج و أ ن أ ك و ن أ ن ا ه قال هذا حديث غريب اسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أ ح د ا روى عنه غير ليث بن أ ب ي سليم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أ ب ي بن كعب عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا ف أ ح س ن ه ا و أ ك م ل ه ا وجملها وترك منها موضع لبنه فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك ا ل ل ب ن ة و أ ن ا في النبيين بموضع تلك ا ل ل ب ن ة وبهذا ا ل إ س ن ا د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام كان القيامة النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم كنت يوم وخطيبهم فخر غير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري حدثنا حيوى اخبرنا كعب بن ع ل ق م ة سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد انه ل ل ه بن عمر أ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي من صلى ص ل ا ة صلى الله عليه بها ع ش ر ة ثم سلوا لي ا ل و س ي ل ة ف إ ن ه ا م ن ز ل ة في ا ل ج ن ة لا تنبغي إ ل ا لعبد من عباد الله و أ ر ج و أ ن أ ك و ن أ ن ا هو ومن س أ ل لي ا ل و س ي ل ة حلت عليه ا ل ش ف ا ع ة قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح ق ل الرحمن الرحمن محمد مصري مدني شامي عمر حدثنا حدثنا عبد وعبد الرحمن بن جبير بن جبير بن ابن أبي هذا قرشي نفير سفيان عن ابن جدعان عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا سيد ولد آ د م يوم ا ل ق ي ا م ة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آ د م فمن سواه إ ل ا تحت لوائي و أ ن ا أ و ل من تنشق عنه ا ل أ ر ض ولا فخر قال أ ب و عيسى وفي الحديث ق ص ة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي بهذا الاسناد عن أ ب ي ن ظ ر ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا زمعه بن أ ب ي صالح عن س ل م ة بن وهرام عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال جلس ناس من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إ ذ ا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا أ ن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إ ب ر ا ه ي م خليلا وقال آ خ ر ماذا ب أ ع ج ب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آ خ ر فعيسى ك ل م ة الله وروحه وقال آ خ ر آ د م اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أ ن إ ب ر ا ه ي م خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك و آ د م اصطفاه الله وهو كذلك أ ل ا و أ ن ا حبيب الله ولا فخر و أ ن ا حامل لواء الحمد يوم ا ل ق ي ا م ة ولا فخر و أ ن ا أ و ل شافع و أ و ل مشفع يوم ا ل ق ي ا م ة ولا فخر وأنا أول من ل يحرك ح قال ج ن ة فيفتح ابو ل ل لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر قال ه ومعي فقراء فخر فخر وأنا أكرم أ عيسى هذا حديث غريب حدثنا زيد بن أ خ ز م الطائي البصري حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة سلم بن ق ت ي ب ة حدثني أ ب و مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أ ب ي ه عن جده قال مكتوب في ا ل ت و ر ا ة ص ف ة محمد و ص ف ة عيسى بن مريم يدفن معه قال فقال أ ب و مودود وقد بقي في البيت موضع قبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أ ن س بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة أ ض ا ء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أ ظ ل م منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ي د ي و إ ن ا لفي دفنه حتى أ ن ك ر ن ا قلوبنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح حدثنا محمد بن بشار العبدي عيسى حديث صحيح هذا حدثنا محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت محمد بن إ س ح ا ق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن م خ ر م ه عن أ ب ي ه عن جده قال ولدت أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل و س أ ل عثمان بن عفان فباث بن أ ش ي م أ خ ا بني يعمر بن ليث أ ا ن ت أ ك ب ر أ م رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ب ر مني و أ ن ا أ ق د م منه في الميلاد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بي أ م ي على الموضع قال و ر أ ي ت خذق الفيل أ خ ض ر محيلا قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س غريب ل نعرفه إ ل الفضل من حديث محمد بن إسحاق حدثنا حديث إسحاق ا بن سهل أ ب و العباس ا ل أ ع ر ج البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أ ب و نوح أ خ ب ر ن ا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي بكر بن أ ب ي موسى عن أ ب ي ه قال خرج أ ب و طالب إ ل ى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أ ش ي ا خ من قريش فلما أ ش ر ف و ا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إ ل ي ه م الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إ ل ي ه م ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء ف أ خ ذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله ر ح م ة للعالمين فقال له أ ش ي ا خ من قريش ما علمك فقال إ ن ك م حين أ ش ر ف ت م من ا ل ع ق ب ة لم يبق شجر ولا حجر إ ل ا خر ساجدا ولا يسجدان إ ل ا لنبي و إ ن ي أ ع ر ف ه بخاتم ا ل ن ب و ة أ س ف ل من غضروف كتفه مثل ا ل ت ف ا ح ة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أ ت ا ه م به وكان هو في ر ع ي ة ا ل إ ب ل قال أ ر س ل و ا إ ل ي ه ف أ ق ب ل وعليه غ م ا م ة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إ ل ى فيء ا ل ش ج ر ة فلما جلس م ا ل ف ي ء ا ل عليه ش ج ر ة ف ق انظروا ل ا إ ل ى فيء ا ل ش ج ر ة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أ ن لا يذهبوا به إ ل ى الروم ف إ ن الروم إ ذ ا ر أ و ه عرفوه ب ا ل ص ف ة فيقتلونه فالتفت ف إ ذ ا ب س ب ع ة قد أ ق ب ل و ا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أ ن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إ ل ا بعث إ ل ي ه ب أ ن ا س و إ ن ا قد أ خ ب ر ن ا خبره بعثنا إ ل ى طريقك هذا فقال هل خلفكم أ ح د هو خير منكم قالوا إ ن م ا اخترنا خ ي ر ة لك لطريقك هذا قال أ ف ر أ ي ت م أ م ر ا أ ر ا د الله أ ن يقضيه هل يستطيع أ ح د من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه و أ ق ا م و ا معه قال أ ن ش د ك م الله أ ي ك م وليه قالوا أ ب و طالب فلم يزل يناشده حتى رده أ ب و طالب وبعث معه أ ب و بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت قال أ ب و عيسى هذا نعرفه هذا الوجه لا إلا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا محمد حدثنا بشار ن ب حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وبالمدينة وتوفي ابن اربعين فاقام بمكة ثلاثة عشرة وبالمدينة عشرة ثلاث وهو ابن ثلاث وستين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن هشام عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين وهكذا حدثنا هو يعني ابن بشار و ر و ا عنه محمد بن إ س م ا ع ي ل مثل ذلك حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك بن أ ن س عن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن ه سمع أ ن س ا يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن عليه بالقصير بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ولا ب ا ل أ ب ي ض ا ل أ م ه ق ولا ب ا ل آ د م وليس بالجعد القطط ولا ب ا ل ص ب ط بعثه الله على ر أ س أ ر ب ع ي ن س ن ة ف أ ق ا م ب م ك ة عشر سنين و ب ا ل م د ي ن ة ع ش ر ة وتوفاه الله على ر أ س ستين س ن ة وليس في ر أ س ه ولحيته عشرون ش ع ر ة بيضاء قال أبو عسى هذا حدثنا بشار غيلان حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن بن قالا أ أ ن ن ب ان أبو داود د الطيالسي ح ث ا سليمان بمكه ن ع عن ا الضبي ا ن س م بن حرب عن جابر بن عن سمرة رسول قال قال ا ل ل صلى الله عليه وسلم إن بمكة إن حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن لأعرفه قال هذا هارون حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء قال حديث حسن محمد يزيد جندب غريب سمرة بن بن عن عن بن أب كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتداول من ق ص ع ة من غ د و ة حتى الليل يقوم ع ش ر ة ويقعد ع ش ر ة قلنا فما كانت تمد قال من أ ي شيء تعجب ما كانت تمد إ ل ا من ها هنا و أ ش ا ر بيده إ ل ى السماء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا الوليد بن أ ب ي ثور عن السدي عن عباد بن أ ب ي يزيد عن علي بن أ ب ي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ب م ك ة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إ ل ا وهو يقول السلام عليك يا حديث غريب الله قال هذا رسول و ر و ا غير واحد عن الوليد بن أ ب ي ثور وقال عن عباد أ ب ي يزيد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عمر بن يونس عن ع ك ر م ة بن عمار عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إ ل ى عذق جذع واتخذوا له من برا فخطب عليه فحن الجذع حنين ا ل ن ا ق ة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس و أ م س ل م ة وحديث أ ن س حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك عن سماك عن أ ب ي ظبيان عن ابن عباس قال جاء أ ع ر ا ب ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أ ع ر ف أ ن ك نبي قال إ ن دعوت هذا العزق من هذه ا ل ن خ ل ة أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من ا ل ن خ ل ة حتى سقط إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال, ارجع فعاد فأسلم قال ابو ر ر ج ع فعاد ع فأسلم ا أ ل ي قال أ ب عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا بن دار حدثنا أ ب و عاصم حدثنا ع ز ر ة بن ثابت حدثنا علياء بن أ ح م ر حدثنا أ ب و زيد بن أ خ ط ب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي قال ع ذ ر ة إ ن ه عاش م ئ ة وعشرين س ن ة وليس في ر أ س ه إ ل ا شعرات بيض قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و زيد اسمه عمرو بن أ خ ط ب حدثنا إسحاق بن معا و س ى الأنصاري حدثنا م قال عرضت على مالك بن أ ن س عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عنه سمع أ ن س بن مالك ي قال و ل ق أ ب و ط ل ح ة ل أ م سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفا أ ع ر ف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم ف أ خ ر ج ت أ ق ر ا ص ا من شعير ثم أ خ ر ج ت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم أ ر س ل ت ن ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به إ ل ي ه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ك أ ب و ط ل ح ة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقت ا ف ن ط ل ق بين أ ي د ي ه م حتى جئت أ ب ا ط ل ح ة ف أ خ ب ر ت ه فقال أ ب و ط ل ح ة يا أ م سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا ما نطعمهم قالت أ م سليم الله ورسوله أ ع ل م قال فانطلق أ ب و ط ل ح ة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و ط ل ح ة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل م ي يا أ م سليم ما عندك ف أ ت ت بذلك الخبز ف أ م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أ م سليم ع ك ة لها فادمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أ ن يقول ثم قال ائذن ل ع ش ر ة ف أ ذ ن لهم ف أ ك ل و ا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن ل ع ش ر ة ف أ ذ ن لهم ف أ ك ل و ا حتى شبعوا ثم خرجوا ف أ ك ل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أ و ثمانون رجلا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا ي صحيح ح د ث إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك و س ى أ ن حدثنا حدثنا ص ا معا ر ي م ل بن أ ن س عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت ص ل ا ة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ف أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله ل ع يده ه وسلم ي في ذلك ا ل إ ن ا ء و أ م ر الناس أ ن يتوضاوا منه قال ف ر أ ي ت الماء ينبع من تحت أ ص ا ب ع ه ف ت و ض أ الناس حتى توضاوا من عند آ خ ر ه م قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن عن ح س ن وابن و م ع د وجابر وزياد ب ن ا ل ح الانصاري ر ث ا ص د ئ ي وحديث أ س حسن حديث ح ح ح ي د ث ن ا ا ل أ ن ص إ س ح ا ق بن موسى حدثنا يونس بن بكير و أ خ ب ر ن ا محمد بن إ س ح ا ق حدثني الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت أ و ل ما ا ب ت د أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ن ب و ة حين أ ر ا د الله كرامته و ر ح م ة العباد به ان لا يرى شيئا الا جاءت مثل فلق الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله أ ن يمكث وحبب إ ل ي ه ا ل خ ل و ة فلم يكن شيء أ ح ب إ ل ي ه من أ ن يخلو قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن محمد بن بشار حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن علقمه ة عن عبد ا ل ل قال إنكم ت عن د و الآيات عبد ذ ا ا وإنا كنا ن ع ه الله ع ى عهد ر س و ا ل ل صلى الله عليه وسلم ل بركة قال د ك ن ن أ ك الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال و أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ن ا ء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أ ص ا ب ع ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء المبارك و ا ل ب ر ك ة من السماء حتى ت و ض أ ن ا كلنا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 أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي ن ي في مثل ص ل ص ل ة الجرس وهو أ ش د علي و أ ح ي ا ن ا يتمثل لي الملك رجلا قد كلمني ف أ ع ي ما يقول قالت ع ا ئ ش ة فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصم عنه البرد وإن جبينه ليتفصد ع ر قال ق ا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا حدثنا ما ح م و د بن غ ي ل ن حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن إسحاق ا وكيع أبي ب ل رايت ء قال ما ر أ من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب م ن ك ب ي بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن أ ب ي إ س ح ا ق قال س أ ل رجل البراء أ ك ا ن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا مثل القمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب و نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدمين ضخم ا ل ر أ س ضخم الكراديس طويل ا ل م س ر ب ة إ ذ ا مشى ت ك ف أ تكفؤا ك أ ن م ن ح ط من صبب لم أ ر قبله ولا بعده مثله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه حدثنا أ ب و جعفر بن محمد بن الحسين بن أ ب ي ح ل ي م ة من قصر ا ل أ ح ن ف و أ ح م د بن ع ب د ة الضبي وعلي بن حجر المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن عبد الله مولى غ ف ر ة حدثني إ ب ر ا ه ي م بن محمد من ولد علي بن أ ب ي طالب قال كان علي رضي الله عنه إ ذ ا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد القوم من يكن وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا ب ا ل ص ب ط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا ب ا ل م خ ل ث م وكان في الوجه تدوير أ ب ي ض مشرب شسن الكفين والقدمين إ ذ ا مشى تقلع ك أ ن م ا يمشي في صبب و إ ذ ا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم ا ل ن ب و ة وهو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء أ ج و د الناس كفا و أ ش ر ح ه م صدرا و أ ص د ق الناس ل ه ج ة و أ ل ي ن ه م ع ر ي ك ة و أ ك ر م ه م ع ش ر ة من ر آ ه ب د ي ه ة ه ا ب ة ومن خالطه م ع ر ف ة أ ح ب ه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله قال ب ل ل ه و بعده م ث ه ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن غريب ليس إ س ن ا د ه بمتصل قال أ ب و جعفر سمعت ا ل أ ص م ع ي ة يقول في تفسيره ص ف ة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وسمعت أ ع ر ا ب ي ا يقول تمغط في ن ا ل ش ا ب ة أ ي مدها مدا شديدا و أ م ا المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا و أ م ا القطط فالشديد ا ل ج ع و د ة والرجل الذي في شعره حجونه قليلا و أ م ا المطهم فالبادن الكثير اللحم و أ م ا المكلثم فالمدور الوجه واما أ م ا ل ش ذ فهو الذي في ناصيته ح م ر ة و ا ل أ د ع ج الشديد سواد العين و ا ل أ ه د ب الطويل ا ل أ ش ف ا ر والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل و ا ل م س ر ب ة هو الشعر الدقيق الذي هو ك أ ن ه قضيب من الصدر إ ل ى ا ل س ر ة والشثن الغليظ ا ل أ ص ا ب ع من الكفين والقدمين والتقلع أ ن يمشي ب ق و ة والصبب الحدور يقول إ ن ح د ر ن ا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب و ا ل ع ش ي ر ة ا ل ص ح ب ة والعشير الصاحب والبديهة ا ل م ف ا ج أ ة يقال بدهته ب أ م ر أ ي بجاته حدثنا حميد بن مسعود حدثنا حميد بن ا ل أ س و د عن أ س ا م ة بن زيد عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم كان الله الله هذا ولكنه رسول يسرد صلى عليه ك ا ن ي ت ك ل م ب ك ل ابو م ي يحفظه إليه ن من ه فصل جلس قال أ ب عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة سلم بن ق ت ي ب ة عن عبد الله بن المثنى عن ث م ا م ة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد ا ل ك ل م ة ثلاثا لتعقل عنه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إ ن م ا نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن عبد الله بن ا ل م غ ي ر ة عن عبد الله بن الحارث بن حزم قال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ك ث ر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جاز مثل هذا حدثنا بذلك أ ح م د بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن إ س ح ا ق السيلحاني حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا تبثما قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه هذا من حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إ ن ابن أ خ ت ي وجع فمسح ب ر أ س ي ودعا لي ب ا ل ب ر ك ة و ت و ض أ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إ ل ى الخاتم بين كتفيه ف إ ذ ا هو مثل زر ا ل ح ج ل ة قال أ ب و عيسى الزر يقال بيض لها قال أ ب و عيسى وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة وعبد إياس الباب سلمان الله بن بن بن عن سمرة سرجسة رمثة وعمر وأبي وهذا سعيد بن أخطب حدثنا ي ح س صحيح غريب من ه ذ الوجه حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا أ ي و ب بن جابر عن سماك عن جابر بن س م ر ة قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غ د ة حمراء مثل ب ي ض ة الحمامه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا عباد بن العوام أ خ ب ر ن ا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ح م و ش ة وكان لا يضحك إ ل ا تبسما وكنت إ ذ ا نظرت إ ل ي ه قلت أ ك ح ل العينين وليس ب أ ك ح ل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و قطن حدثنا ش ع ب ة عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ك ل العينين منهوش العقب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو موسى محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب المثنة بن بن عن بن عن بن كان قال سماك جابر قال الله صلى الله أبو شعبة موسى رسول وسلم سمرة صلى عليه جعفر ضليع الفم أ ش ك ل العينين منهوش العقب قال ش ع ب ة قلت لسماك ما ضليع الفم قال واسع الفم قلت ما أ ش ك ل العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوش العقب قال قليل اللحم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن أ ب ي يونس عن أبي عن ه ر ي ر ة قال ما ر أ ي ت شيئا أ ح س ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته ك أ ن م ا ا ل أ ر ض تطوى ل ة إ ن ا لنجهد أ ن ف س ن ا و إ ن ه لغير م ك ت ر س قال هذا حديث غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي عيسى عروة مسعود ضرب من الرجال رجال ورأيت مريم أقرب رأيت الأنبياء الناس فإذا فإذا شبها كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من شنوءة بن من بن به موسى و ر أ ي ت إ ب ر ا ه ي م ف إ ذ ا أ ق ر ب من به شبها صاحبكم نفسه و ر أ ي ت جبريل ف إ ذ ا أ ق ر ب من ر أ ي ت به شبها دحيه هو ابن خ ل ي ف ة الكلبي قال أ ب و عيسى هذا إبراهيم حدثنا الدورقي قالا حديث حسن صحيح غريب حدثنا أحمد غريب منيع ويعقوب بن بن حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عليه عن خالد الحذاء حدثني عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء حدثنا عمار مولى بن هاشم حدثنا ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن خمس وستين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا زكريا بن إ س ح ا ق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم ب م ك ة ثلاث ع ش ر ة يعني يوحى إ ل ي ه وتوفي وهو ابن ثلاث وستين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س ودغفل ا بن ح ن ظ ل ة ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيه ة شعبة وحديث بن عباس حديث حسن غريب من حديث عمر بن دينار حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق دينار سعد عبد غريب أبي جرير بن عباس بن بن بشار بن بن بن من عن عن عن عمر جعفر عامر ا ل ل عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال أبي سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين و أ ب و بكر وعمر و أ ن ا ابن ثلاث وستين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي قالا حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أ خ ب ر ت عن ابن شهاب الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن أ خ ي الزهري عن الزهري ع ن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة مثل هذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ر ا إ ل ى كل خليل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أ ب ي ق ح ا ف ة خليلا و إ ن صاحبكم خليل الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن الزبير وابن عباس حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س عن سليمان بن بلال عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة عن عمر بن الخطاب قال أ ب و بكر سيدنا وخيرنا و أ ح ب ن ا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت ل ع ا ئ ش ة أ ي أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أ ح ب إ ل ى رسول الله قالت أ ب و بكر قلت ثم من قالت عمر قلت ثم من قالت ثم أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح قلت ثم من قال فسكتت قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أ ب ي ح ف ص ة و ا ل أ ع م ش وعبد الله بن صهبان وابن أ ب ي ليلى وكثير النواء كلهم قال عن عطية عن أبي سعيد أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ه ل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أ ف ق السماء و إ ن أ ب ا بكر وعمر منهم و أ ن ع م ا قال أ ب و عيسى هذا وجه حدثنا الملك الشوارب حديث حسن محمد سعيد عبد روي غير عطية أبي من عن عن بن بن أبي حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أ ب ي المعلى عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إ ن رجلا خيره ربه بين أ ن يعيش في الدنيا ما شاء أ ن يعيش و ي أ ك ل في الدنيا ما شاء أ ن ي أ ك ل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فبكى أ ب و بكر فقال أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا تعجبون من هذا الشيخ أ ن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان أ ب و بكر أ ع ل م ه م بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ب و بكر بل نفديك ب آ ب ا ئ ن ا و أ م و ا ل ن ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أ ح د أ م ن إ ل ي ن ا في صحبته وذات يده من ابن أ ب ي ق ح ا ف ة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أ ب ي ق ح ا ف ة خليلا ولكن ود و إ خ ا ء إ ي م ا ن ود و إ خ ا ء إ ي م ا ن مرتين أ و ث ل ا ث ة و إ ن صاحبكم خليل الله قال وفي الباب عن أبي سعيد و ه ذ ابي حديث حسن ي غ ر حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن بن عن مالك بن أنس عن الله مالك أ مسلمة ب النظر عن عبيد بن حنين عن عبيد أبي سعيد الخضري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قال إ ن عبدا خيره الله بين أ ن يؤتيه من ز ه ر ة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أ ب و بكر فديناك يا رسول الله بابائنا و أ م ه ا ت ن ا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إ ل ى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أ ن يؤتيه من ز ه ر ة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بابائنا و أ م ه ا ت ن ا قال فكان رسول الله هو المخير وكان أ ب و بكر هو أ ع ل م ن ا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت ولكن وماله متخذا أبو أبا أخوة خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام لا علي ولو في صحبته خوخة خوخة بكر بكر ب ت قال ي في ن م س ج د خوخة إ ل ابو خوخة أ ي بكر ب قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن الحسن بن الكوفي علي حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد ا ل أ ز د ي عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل أ ح د عندنا يد إ ل ا وقد كافيناه ما خ ل ى أ ب ا بكر ف إ ن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم ا ل ق ي ا م ة وما نفعني مال أ ح د قط ما نفعني مال أ ب ي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أ ب ا بكر خليلا أ ل ا و إ ن صاحبكم خليل الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا الحسن بن هذا الوجه الصباح البزار حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ز ا ئ د ة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن ح ذ ي ف ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من ب ع د أ ب ي بكر وعمر حدثنا أ ح م د بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الملك بن عمير نحوه وكان سفيان بن ع ي ي ن ة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن ز ا ئ د ة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن ز ا ئ د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وفيه هذا ابن مسعود وروا سفيان الثوري هذا الحديث حديث حسن مسعود عبد الملك بن عمير عن عن بن الملك عن م و ل ا لربعي عن ربعي عن ح ذ ي ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم و ق د ر و ي ه ذ ا ا ل ح د ي ث م ن غير ه ذ الانعومي ا و ج ه أ ي ض ع ر ب ي حذيفة عن النبي صلى الله عليه عن عن الله صلى س ل ورواه سالم ا ل م أ ن ع كوفي عن ربعي بن حراش عن ح ذ ي ف ة حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن ح ذ ي ف ة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي لا أ د ر ي ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي و أ ش ا ر إ ل ى أ ب ي بكر وعمر حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا محمد بن كثير العبدي عن ا ل أ و ز ا ع ي عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر وعمر هذان سيداكه ل أ ه ل ا ل ج ن ة من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن إ ل ا النبيين والمرسلين قال هذا حدثنا ي ح س غريب من ه ذ الوجه حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا الوليد بن محمد ا ل م و ق ر ي عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أ ب ي طالب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ طلع أ ب و بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيداكه ل أ ه ل ا ل ج ن ة من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن إ ل ا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما قال هذا حديث غريب من هذا الوجه والوليد بن محمد الموقري ي ض ع ف في الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أ ب ي طالب وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه وفي الباب عن أ ن س وابن عباس حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي بن حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة قال ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و بكر وعمر سيداكه ل أ ه ل ا ل ج ن ة من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ما خلا ل ن ب ي ي ن والمرسلين لا تخبرهما يا علي أحدثنا أبو سعيد الأشج أحدثنا أبي حدثنا سعيد خالد سعيد بن عن عن نظرة عن الجريري عن أبي عن أبي سعيد. قال قال عقبة شعبة أبي أبو بكر أ ل س ت أ و ل من أ س ل م أ ل س ت صاحب كذا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وروى بعضهم عن ش ع ب ة عن الجريري عن أبي نظرة قال قال عن عن عن ابي ل أ ن ض ر نظرة قال قال أ ب و بكر فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن أ ب ي سعيد وهذا أ ص ح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود حدثنا الحكم بن ع ط ي ة عن ثابت عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أ ص ح ا ب ه من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر وهم جلوس فيهم ابو بكر وعمر فلا يرفع إ ل ي ه أ ح د منهم بصره إ ل ا أ ب و بكر وعمر ف إ ن ه م ا كانا ينظران إ ل ي ه وينظر إ ل ي ه م ا ويتبسمان إ ل ي ه ويتبسم إ ل ي ه م ا قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث الحكم بن عطية وقد تكلم ل بعضهم في ا حدثنا ك م بن عطية ح عمر بن إ س م ا ع ي ل بن م ج ا ل د حدثنا سعيد بن م س ل م ة عن إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ودخل المسجد و أ ب و بكر وعمر أ ح د ه م ا عن يمينه و ا ل آ خ ر عن شماله وهو آ خ ذ ب أ ي د ي ه م ا وقال هكذا نبعث يوم ا ل ق ي ا م ة وسعيد بن م س ل م ة ليس عندهم بالقوي وقد روي هذا الحديث أ ي ض ا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا مالك بن إ س م ا ع ي ل عن منصور بن أ ب ي ا ل أ س و د حدثني كثير أ ب و إ س م ا ع ي ل عن جميع بن عمير ا ل ت ي م ي عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي بكر أ ن ت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار قال هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن أ ب ي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن حنطب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ب ا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ه الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه ذ ا النبي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حديث حنطب وعبد يدرك مرسل لم وسلم موسى صلى بن بن حدثنا معا حدثنا مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر و ابا أ بكر فليصل ي يا يسمع فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر البكاء فقالت عائشة الله إذا قام مقامك لم يسمع الناس رسول لم إن من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس قالت ع ا ئ ش ة فقلت ل ح ف ص ة قولي له إ ن أ ب ا بكر إ ذ ا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء ف أ م ر عمر فليصل ي بالناس ففعلت ح ف ص ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ك ن ل أ ن ت ن صواحبات يوسف مر ابا بكر فليصل ي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قال هذا كنت لأصيب أبو عيسى حدثنا ي ح س صحيح وفي ل ب ب ا ع نصر عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة بن وأبي وابن بن بن حدثنا الله وسالم الله ن موسى بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون ا ل أ ن ص ا ر ي عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أ ب و بكر أ ن ي أ م ه م غيره قال أ ب و عيسى هذا هريرة حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن حديث حسن حميد عبد غريب أبي أنس معن بن عن بن عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ف قال أ ب و ب ك ر ب ب أ ي أ ن ت و أ م ي ما على من دعي من هذه ا ل أ ب و ا ب من ض ر و ر ة فهل يدعى أ ح د من تلك ا ل أ ب و ا ب كلها قال نعم و أ ر ج و أ ن تكون منهم قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا البزاز البغدادي حدثنا الفضل حديث حسن صحيح عبد دكين بن بن حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نتصدق فوافق ذلك مالا فقلت اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر إ ن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ب ق ي ت ل أ ه ل ك قلت مثله و أ ت ى أ ب و بكر بكل ما عنده فقال يا أ ب ا بكر ما أ ب ق ي ت ل أ ه ل ك قال أ ب ق ي ت لهم الله ورسوله قلت والله لا أ س ب ق ه إ ل ى شيء أ ب د ا قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ع ب د بن ح م ي د حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن س ع د قال حدثنا ابي عن أ ب ي ه ق ا ل أ خ ب ر ن ي محمد بن ج ب ي ر بن مطعم عن أ ب ي ه ج ب ي ر بن ب مطعم أ خ ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ت ه م ر أ ت ف ك ل م ت ه في شيء و أ م ر ه ا ب أ م ر فقالت أ ر أ ي ت يا رسول الله إ ن لم أ ج د ك قال ف إ ن لم تجديني ف أ ت ي أ ب ا بكر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا محمود حدثنا الرحمن يحدث داود سعد عبد بن غيلان أنبأنا عن بن بن عن قال إبراهيم قال أبا قال سمعت سلمة أبو شعبة أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ي ن رجل راكب ب ق ر ة إ ذ قالت لم أ خ ل ق لهذا إ ن م ا خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آ م ن ت بذلك أ ن ا و أ ب و بكر وعمر قال أ ب و سلم وما هما في القوم يومئذ والله أ ع ل م حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد بسد بن بن عن بن عن عروة عن عن أن النبي إبراهيم المختار الزهري عائشة الله الأبواب وسلم أمر عليه عروة صلى إلا باب هذا أبي بكر حدثنا ي غريب وفي الباب ع أبي سعيد د ح ث ن ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا إ س ح ا ق بن يحيى بن ط ل ح ة عن عمه إ س ح ا ق بن ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة أ ن أ ب ا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار عتيق عتيقا فيومئذ سمي الله هذا حديث غريب حدثنا ي غريب ح د ث أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ق ل ي د بن سليمان عن أ ب ي الجحاف عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وابو ز ي ر ن من أهل السماء ووزيران من من السماء فأما السماء أهل أهل الأرض فأما وزيرايا من أهل وزيرايا ف ج ر ي ل م ي ك الجحاف ئ ي وأما وزيرايا فأبو وعمر وأبو أهل الأرض من هذا حديث بكر غريب حسن ل اسمه داود بن أ ب ي عوف ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أ ب و الجحاف وكان مرضيا و ت ل ي د بن سليمان يكن أ ب ا إ د ر ي س وهو شيعي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قالا حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا خارجه بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م ب أ ح ب هذين الرجلين إ ل ي ك ب أ ب ي جهل أ و بعمر بن الخطاب قال وكان أ ح ب ه م ا إ ل ي ه عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجه بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن ع ما ر م نزل بالناس أ م ر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أ و قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إ ل ا نزل فيه ا ل ق ر آ ن على نحو ما قال عمر قال أ ب و عيسى وفي الباب عن الفضل بن العباس و أ ب ي ذر و أ ب ي هريره ة و ذ هذا ا الوجه وخارجة بن عبد الله الأنصري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة حدثنا أبو كريب حدثنا حديث حسن عبد زيد غريب كريب يونس بن بكير ثقة من بن بن بن بن أبو هو وهو عن النضر أ ب ي عمر عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م ب أ ب ي جهل بن هشام أ و بعمر قال ف أ ص ب ح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أ ب ي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد حدثني الرحمن محمد محمد عبد داود عبد المنكدر المنكدر عبد المثنى بن بن بن بن عن بن عن بن الله الواسطي جابر الله قال, قال عمر أبو لأبي بكر قال أخي ي ا خير ا ل ن ابو س ع د ر س ل الله فقال أ بكر و ب أ م ا إ ن ك إ ن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وليس إ س ن ا د ه بذاك وفي الباب عن أبي الباب الدردة عن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن د ا و د عن حماد بن زيد عن أ ي و ب عن محمد بن سيرين قال ما أ ظ ن رجلا ينتقص أ ب ا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حدثنا حديث حسن غريب شبيب سلمة بن شبيب حدثنا المقرئ عن حيوه بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن عاهان عن ع ق ب ة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب قال هذا نعرفه عاهان لا إلا حدثنا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح غريب قتيبة من بن حدثنا الليث عن ع قال ي ل عن ه رسول ي عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن بن حمزة الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت ك أ ن ي أ ت ي ت بقدح من لبن فشربت منه ف أ ع ط ي ت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أ و ل ت ه يا رسول الله قال العلم قال هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن حميد عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ج ن ة ف إ ذ ا أ ن ا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب فظننت أ ن ي أ ن ا هو فقلت ومن هو فقال و ا عمر بن الخطاب قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسين بن حريث أ ب و عمار حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أ ب ي حدثني عبد الله بن ب ر ي د ة قال حدثني أبي بريدة أبي قال أ ص ب ح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بم ا سبقتني إ ل ى ا ل ج ن ة ما دخلت ا ل ج ن ة قط إ ل ا سمعت خشخشتك أ م ا م ي دخلت ا ل ب ا ر ح ة ا ل ج ن ة فسمعت خشخشتك أ م ا م ي ف أ ت ي ت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت أ ن ا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أ ن ا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أ م ة محمد قلت أ ن ا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أ ذ ن ت قط إ ل ا صليت ركعتين وما أ ص ا ب ن ي حدث قط إ ل ا ت و ض أ ت عندها و ر أ ي ت أ ن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر ومعاذ و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت في ا ل ج ن ة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب ومعنى هذا الحديث أ ن ي دخلت ا ل ب ا ر ح ة ا ل ج ن ة يعني ر أ ي ت في المنام ك أ ن ي دخلت ا ل ج ن ة هكذا روي في بعض الحديث ويروى عن ابن عباس انه قال رؤيا الانبياء وحي حدثنا الحسين بن حريث حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت بريده يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جاريه سوداء فقالت يا رسول الله إ ن ي كنت نذرت إ ن ردك الله صالحا أ ن أ ض ر ب بين يديك بالدف و أ ت غ ن ى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كنت نذرت فاضربي و إ ل ا فلا فجعلت تضرب فدخل أ ب و بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل, عثمان وهي تضرب. ثم دخل عمر ث ا ن وهي ت ض ب ثم عمر دخل ف أ ل ق ت الدف تحت ا س ت ه ا ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الشيطان ليخاف منك يا عمر إ ن ي كنت جالسا وهي تضرب فدخل أ ب و بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت ل عمر يا أنت قال ت د ف ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ب ر ي د ة وفي الباب عن عمر وسعد بن أ ب ي وقاص و ع ا ئ ش ة حدثنا الحسن بن صباح ل بن ب زيد ا حدثنا ر ز بن حباب عن خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت أ خ ب ر ن ا يزيد بن رومان عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ح ب ش ي ة تزفن والصبيان حولها فقال يا ع ا ئ ش ة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أ ن ظ ر إ ل ي ه ا ما بين المنكب إ ل ى ر أ س ه فقال لي اما شبعت ي قالت فجعلت أ ق و ل لا ل أ ن ظ ر منزلتي عنده إ ذ طلع عمر قال فارفض الناس عنها قالت فرجعت ق ا ل س وسلم الإنس و و ل الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى ل شياطين ا إني ن من قد فروا م ر ق ا ل فرجعت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا س ل م ة بن شبيب حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ و ل من تنشق عنه ا ل أ ر ض ثم أ ب و بكر ثم عمر ثم آ ت ي أ ه ل البقيع فيحشرون معي ثم أ ن ت ظ ر أ ه ل م ك ة حتى أ ح ش ر بين الحرمين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وعاصم بن عمر ليس بالحافظ حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في ا ل أ م م محدثون ف إ ن يك في أ م ت ي أ ح د فعمر بن الخطاب قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح قال حدثني بعض أ ص ح ا ب سفيان قال قال سفيان بن ع ي ي ن ة محدثون يعني مفهمون حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الملك بن عبد القدوس حدثنا ا ل أ ع م ش عن عمرو بن م ر ة عن عبد الله بن سلمه عن ع ب ي د ة السلماني عن عبد الله بن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فاطلع أ ب و بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فاطلع عمر وفي الباب عن أ ب ي موسى وجابر قال هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن سعد بن غيلان عن عن بن عن الطيالسي إبراهيم سلمة أبو شعبة أبي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما له إ ذ جاء ذئب ف أ خ ذ شاه فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنت بذلك أ ن ا و أ ب و بكر وعمر قال أ ب و سلمه وما هما في القوم يومئذ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ا ه د أ إ ن م ا عليك نبي أ و صديق أ و شهيد قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد و أ ن س بن مالك و ب ر ي د ة وهذا حديث صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أ ب ي عروبه عن ق ت ا د ة عن أ ن س حدثهم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أ ح د ا و أ ب و بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ث ب ت أ ح د ف إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهيدان قال أ ب و عيسى هذا هشام حدثنا الرفاعي حديث حسن صحيح حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا يحيى الحارث الرحمن طلحة عبد عبيد بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طلحة بن ذباب الله شيخ أبي زهرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب ليس إ س ن ا د ه بالقوي وهو منقطع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد هو ا بن أ ب ي أ ن ي س ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي قال لما ح ص ر عثمان أ ش ر ف عليهم فوق داره ثم قال أ ذ ك ر ك م بالله هل تعلمون أ ن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ث ب ت فراء فليس عليك إ ل ا نبي أ و صديق أ و شهيد قالوا نعم قال أ ذ ك ر ك م بالله هل تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش ا ل ع س ر ة من ينفق ن ف ق ة م ت ق ب ل ة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا نعم ثم قال أ ذ ك ر ك م بالله هل تعلمون أ ن بئر ر و م ة لم يكن يشرب منها أ ح د إ ل ا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم و أ ش ي ا ء عددها هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود حدثنا السكن بن ا ل م غ ي ر ة ويكنى ابا محمد مولا ل آ ل عثمان حدثنا الوليد بن هشام عن فرقد أ ب ي ط ل ح ة عن عبد الرحمن بن حباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش ا ل ع س ر ة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي م ئ ة بعير ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا بها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي مئتا بعير ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا بها في سبيل ل الله ثم حض على الجيش فقال فقام عثمان بن عفان فقال يا ثم حض بن ر س و الله فقال يا رسول الله لله علي ث ل ا ث م ا ئ ة بعير ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا بها في سبيل الله ف أ ن ا ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه, ما على عثمان ما عمل بعد هذه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إ ل ا من حديث السكن بن ا ل م غ ي ر ة وفي الباب عن عبد الرحمن بن س م ر ة حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا الحسن بن واقع ن الرملي حدثنا ض م ر ة بن ر ب ي ع ة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن س م ر ة قال جاء عثمان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ل ف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آ خ ر من كتابي في كمه حين جهز جيش ا ل ع س ر ة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا أ ب و ز ر ع ة حدثنا الحسن بن بشر حدثنا الحكم بن عبد الملك عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال لما أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ب ي ع ة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ه ل م ك ة قال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عثمان في ح ا ج ة الله و ح ا ج ة رسوله فضرب ب إ ح د ى يديه على ا ل أ خ ر ى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أ ي د ي ه م ل أ ن ف س ه م قال هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله أ خ ب ر ن ا سعيد بن عامر عن يحيى بن أ ب ي الحجاج المنقري عن أ ب ي مسعود الجريري عن ث م ا م ة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أ ش ر ف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم ا ل ذ ي ن اللباكم علي قال فجيء بهما ف ك أ ن ه م ا جملان أ و ك أ ن ه م ا حماران قال ف أ ش ر ف عليهم عثمان فقال أ ن ش د ك م بالله و ا ل إ س ل ا م هل تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ا ل م د ي ن ة وليس بها ماء يستعذب غير بئر ر و م ة فقال من يشتري بئر ر و م ة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في ا ل ج ن ة فاشتريتها من صلب مالي أ ف أ ن ت م اليوم تمنعوني أ ن أ ش ر ب منها حتى أ ش ر ب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أ ن ش د ك م بالله و ا ل إ س ل ا م هل تعلمون أ ن المسجد ضاق ب أ ه ل ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري ب ق ع ة آ ل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في ا ل ج ن ة فاشتريتها من صلب مالي ف أ ن ت م اليوم تمنعوني أ ن أ ص ل ي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أ ن ش د ك م بالله و ا ل إ س ل ا م هل تعلمون أ ن ي جهزت جيش ا ل ع س ر ة من مالي قالوا اللهم نعم ثم قال أ ن ش د ك م بالله و ا ل إ س ل ا م هل تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ث ب ي ر م ك ة ومعه أ ب و بكر وعمر و أ ن ا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال أ س ك ن ث ب ي ر ف إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أ ك ب ر شهدوا لي ورب ا ل ك ع ب ة أ ن ي شهيد ث ل ا ث ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث الصنعاني أ ن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آ خ ر ه م رجل يقال له مره بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فقمت ف إ ذ ا هو عثمان بن عفان قال ف أ ق ب ل ت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم قال هذا حديث حسن صحيح عن ر ب ي ع ة عن يزيد عن عبد الملك بن عامر عن النعمان بن بشير عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إ ن ه لعل الله يقمصك قميصا ف إ ن أ ر ا د و ك على خلعه فلا تخلعه لهم قال وفي الحديث ق ص ة ط و ي ل ة قال هذا حديث حسن غريب حدثنا عباس بن محمد الدوري عن عبد الله بن صالح حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أ ن رجلا من أ ه ل مصر حج البيت ف ر أ ى قوما جلوسا فقال من هؤلاء قالوا قريش قال فمن هذا الشيخ قالوا ابن عمر ف أ ت ا ه فقال إ ن ي سائلك عن شيء فحدثني أ ن ش د ك الله ب ح ر م ة هذا البيت أ ت ع ل م أ ن عثمان فر يوم أ ح د قال نعم قال أ ت ع ل م أ ن ه تغيب عن ب ي ع ة الرضوان فلم يشهد قال نعم قال الله أ ك ب ر فقال له ابن عمر تعال أ ب ي ن لك ما س أ ل ت عنه أ م ا فراره يوم أ ح د ف أ ش ه د أ ن الله قد عفى عنه وغفر له و أ م ا تغيبه يوم بدر ف إ ن ه كانت عنده أ و تحته ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أ ج ر رجل شهد بدرا وسهمه و أ م ر ه أ ن يخلف عليها وكانت عليله و أ م ا تغيبه عن ب ي ع ة الرضوان فلو كان أ ح د أ ع ز ببطن م ك ة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إ ل ى م ك ة وكانت ب ي ع ة الرضوان بعدما ذهب عثمان إ ل ى م ك ة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان قال له اذهب بهذا ا ل آ ن معك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا الجوهري حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أ ب و بكر وعمر وعثمان قال هذا حدثنا ي ح س صحيح غريب من ه ذ ابراهيم ل و ج ه ي س ت غ ر من م بن حديث عبيد ع الله بن عمر. وقد روي ه ذ الحديث من غير من و ج عن ابن عمر ابن حدثنا ا ب ر إ ه بن سعد الجوهري حدثنا شاذان ا ل أ س و د بن عامر عن سنان بن هارون ا ل ب ر ج م ي عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد البغدادي بن الفضل أبي عثمان محمد زفر عن محمد بن عجلان عن أ ب ي الزبير عن جابر قال أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ج ن ا ز ة رجل يصلي عليه فلم يصل ي عليه فقيل يا رسول الله ما ر أ ي ن ا ك تركت ا ل ص ل ا ة على أ ح د قبل هذا قال إ ن ه كان يبغض عثمان ف أ ب غ ض ه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا ومحمد بن زياد صاحب أ ب ي ه ر ي ر ة هو بصري ث ق ة ويكنى أ ب ا الحارث ومحمد بن زياد ا ل أ ل ه ا ن ي صاحب أ ب ي ا م ا م ة ث ق ة يكنى أ ب ا سفيان شامي حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن أ ب ي عثمان النهدي عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا ل ل أ ن ص ا ر فقضى حاجته فقال لي يا أ ب ا موسى أملك علي الباب فجاء ل يدخلن علي أحد إلا ا أحد بإذن ف رجل يضرب الباب فقلت من هذا فقال أ ب و بكر فقلت يا رسول الله هذا أ ب و بكر ي س ت أ ذ ن قال ائذن له وبشره ب ا ل ج ن ة فدخل وبشرته ب ا ل ج ن ة وجاء رجل آ خ ر فضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت يا رسول الله هذا عمر ي س ت أ ذ ن قال افتح له وبشره ب ا ل ج ن ة ففتحت الباب ودخل وبشرته ب ا ل ج ن ة فجاء رجل آ خ ر فضرب الباب فقلت من هذا قال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان ي س ت أ ذ ن قال افتح له وبشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أ ب ي عثمان النهدي وفي الباب عن جابر وابن عمر حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي ويحيى بن سعيد عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم حدثني أ ب و س ه ل ة قال قال عثمان يوم الدار إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إ ل ي عهدا ف أ ن ا صابر عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن ح س ي ن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أ ب ي طالب فمضى في ا ل س ر ي ة ف أ ص ا ب ج ا ر ي ة ف أ ن ك ر و ا عليه وتعاقد أ ر ب ع ة من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إ ذ ا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ا ه بما صنع علي وكان المسلمون إ ذ ا رجعوا من السفر ب د أ و ا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إ ل ى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام أ ح د ا ل أ ر ب ع ة فقال يا رسول الله أ ل م تر إ ل ى علي بن أ ب ي طالب صنع كذا وكذا ف أ ع ر ض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني فقال مثل مقالته ف أ ع ر ض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته ف أ ع ر ض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا ف أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث جعفر بن سليمان حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة عن س ل م ة بن كهيل قال سمعت أ ب ا الطفيل يحدث عن أ ب ي س ر ي ح ة أ و زيد بن أ ر ق م شك ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ش ع ب ة هذا الحديث عن ميمون أ ب ي عبد الله عن زيد بن أ ر ق م عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و س ر ي ح ة هو ح ذ ي ف ة بن أ س ي د الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى حدثنا حمد حدثنا حدثنا حيان زياد بن حدثنا أبو بن حدثنا بن نافع حدثنا أبو حيان التيمي عن الخطاب البصري عتاب المختار التيمي أبو أبو أبو أبيه سهل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أ ب ا بكر زوجني ابنته وحملني إ ل ى دار ا ل ه ج ر ة و أ ع ت ق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق و إ ن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان الملائكة رحم الله أدر تستحييه ح عثمان الملائكة اللهم الله الله عليا ا ل قال معه حيث د ر ق ا أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب و أ ب و ح ي ا ن التيمي اسمه ي حدثنا ي ي ى بن س ع بن حيان التيمي كوفي وهو خ ة ح د ث سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي ن عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش حدثنا علي بن أ ب ي طالب ب ا ل ر ح ب ة قال لما كان يوم ا ل ح د ي ب ي ة خرج إ ل ي ن ا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول الله خرج إ ل ي ك ناس من أ ب ن ا ئ ن ا و إ خ و ا ن ن ا و أ ر ق ا ئ ن ا وليس لهم فقه في الدين و إ ن م ا خرجوا فرارا من أ م و ا ل ن ا وضياعنا فاردهم د إ ل ي ن ا قال ف إ ن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لتنتهن أ و ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد قلبه قالوا امتحن الله قلبه على الإيمان على من هو يا رسول الله فقال له أ ب و بكر من هو يا رسول الله وقال عمر من هو يا رسول الله قال هو خاصف النعل وكان أ ع ط ى عليا نعله يخصفها ثم التفت إ ل ي ن ا علي فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ م قال ع د ه من ن ابو ر قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ربعي عن علي قال وسمعت ا ا ل ج ر وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في ا ل إ س ل ا م كذبه ة وأخبرني محمد بن اسماعيل عن عبد عن إسماعيل محمد ا ل ل بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتمر أ ث ب ت أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن إ س ر ا ئ ي ل وحدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء بن عازب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أ ب ي طالب أ ن ت مني و أ ن ا منك وفي الحديث ق ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جعفر بن سليمان عن أ ب ي هارون عن أ ب ي سعيد الخدري قال إ ن ا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر ا ل أ ن ص ا ر ببغضهم علي بن أ ب ي طالب قال هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من حديث أ ب ي هارون وقد تكلم ش ع ب ة في أ ب ي هارون وقد روي هذا عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي سعيد حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أ ب ي النصر عن المساور الحميري عن أ م ه قالت دخلت على أ م س ل م ة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن قال وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعبد الله بن عبد الرحمن هو أ ب و نصر الوراق وروى عنه سفيان الثوري حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري بن بنت السدي حدثنا شريك عن أ ب ي ر ب ي ع عن ابن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ م ر ن ي بحب أ ر ب ع ه و أ خ ب ر ن ي أ ن ه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاثه و أ ب و ذر والمقداد وسلمان أ م ر ن ي بحبهم و أ خ ب ر ن ي أ ن ه يحبهم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث شريك حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى حدثنا شريك عن أ ب ي إ س ح ا ق عن حبشي بن ج ن ا د ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني و أ ن ا من علي ولا يؤدي عني إ ل ا أ ن ا أ و علي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي حدثنا علي بن قادم حدثنا علي بن صالح بن ح و ي ي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير ا ل ت ي م ي عن ابن عمر قال آ خ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ص ح ا ب ه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آ خ ي ت بين أ ص ح ا ب ك ولم ت آ خ بيني وبين أ ح د فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ت أ خ ي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن زيد بن أ ب ي أ و ف ى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أ ن س بن مالك قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم اتني ب أ ح ب خلقك اليك ي أ ك ل معي هذا الطير فجاء علي ف أ ك ل معه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إ ل ا من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أ ن س وعيسى بن عمر هو كوفي والسدي إ س م ا ع ي ل بن عبد الرحمن وسمع من أ ن س بن مالك و ر أ ى الحسين بن علي وثقه ش ع ب ة وسفيان الثوري و ز ا ئ د ة ووثقه يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن حدثنا خلاد بن أ س ل م البغدادي حدثنا النضر بن شميل أ خ ب ر ن ا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي كنت إ ذ ا س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ن ي و إ ذ ا سكت ت ابتداني قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى حدثنا محمد بن عمر بن الرومي حدثنا شريك عن س ل م ة بن كهيل عن سويد بن غ ف ل ة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا دار ا ل ح ك م ة وعلي بابها قال هذا حديث غريب منكر وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك وفي الباب عن ابن عباس حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه قال أ م ر معاويه بن ابي سفيان سعداء فقال ما يمنعك أ ن تسب أ ب ا تراب قال أ م ا ما ذكرت ثلاثه قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أ س ب ه ل أ ن تكون لي و ا ح د ة منهن أ ح ب إ ل ي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا ترضى أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى إ ل ا أ ن ه لا ن ب و ة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لاعطين الرايه ا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الله قال فتطاولنا لها فقال ادع لي عليا ف أ ت ا ه وبه رمد فبصق في عينه فدفع الرايه إ ل ي ه ففتح الله عليه و أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة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 حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد حدثنا ا ل أ ح و ص بن جواب أ ب و الجواب عن يوسف بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين و أ م ر على أ ح د ه م ا علي بن أ ب ي طالب وعلى ا ل آ خ ر خالد بن الوليد وقال إ ذ ا كان القتال فعلي قال فافتتح علي ح ص م ا ف أ خ ذ منه ج ا ر ي ة فكتب معي خالد كتابا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال قلت أ ع و ذ بالله من غضب الله وغضب رسوله و إ ن م ا أ ن ا رسول فسكت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن ا ل أ ج ل ح عن الزبير عن جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه الله الله رسول وسلم صلى عليا الطائف يوم فانتجاه ف قال ابو ل لقد طال ن نجواه ا ا س مع ن عمه فقال ر س ل الله صلى الله عيسى ل ه و ل ولكن الله انتجاه قال م من انتجاه تجيته ي أبو ع س هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ا ل أ ج ل ح وقد رواه غير ا بن فضيل أ ي ض ا عن ا ل أ ج ل ح ومعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول الله أ م ر ن ي أ ن انتجي معه حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أ ب ي حفصه عن عطية عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي ل ا يحل ل أ ح د يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال علي بن المنذر قلت لضرار بن سرد ما معنى هذا الحديث قال لا يحل ل أ ح د يستطرقه جنبا و غيري وغيرك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وسمع مني محمد بن إ س م ا ع ي ل هذا الحديث فاستغربه حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أ ن س بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث مسلم ا ل أ ع و ر ومسلم ا ل أ ع و ر ليس عندهم بذلك القوي وقد روي هذا عن مسلم عن ح ب ة عن علي نحو هذا حدثنا خلاد بن أ س ل م أ ب و بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أ خ ب ر ن ا عوف ا ل أ ع ر ا ب ي عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي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 حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أ ن ت مني بمنزله هارون من موسى إ ل ا أ ن ه لا نبي بعدي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي وزيد وأبي وأم هريرة الباب سلم بن عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا أ ب و نعيم عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أ ب ي وقاص أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أ ن ت مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى إ ل ا أ ن ه لا نبي بعدي قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا إبراهيم بن المختار حدثنا بن بن شعبة عن الرازي عن أ ب ي يحيى عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر بسد ا ل أ ب و ا ب إ ل ا باب علي قال هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه حدثنا نصر بن علي الجهضمي لا الإسناد إلا حدثنا حدثنا بن حديث بن محمد غريب علي علي علي نصر جعفر شعبة بن بن بن بن عن من أ خ ب ر ن ي أ خ ي موسى بن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه جعفر بن محمد عن أ ب ي ه محمد بن علي عن أ ب ي ه علي بن الحسين عن ابيه عن جده علي بن أ ب ي طالب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ذ بيد حسن وحسين فقال من أ ح ب ن ي و أ ح ب هذين و أ ب ا ه م ا و أ م ه م ا كان معي في درجتي يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إ ل الا من هذا ا و ج ه ح د ث ن محمد حميد إبراهيم المختار عمر ميمون من حدثنا حديث بن بن شعبة أبي بلج بن ابن عباس غريب عن عن عن عن علي قال قال هذا أول صلى من هذا الوجه لا نعرفه من حديث ش ع ب ة عن أ ب ي بلج إ ل ا من حديث محمد بن حميد و أ ب و بلج اسمه يحيى بن سليم وقد أول أبو وقال أول وقال أول أبو فقال الصديق اختلف العلم هذا العلم الرجال أهل أسلم أسلم علي وقال بعض أهل العلم أول من أسلم في بعضهم بعضهم بعض من من من من بكر بكر وأسلم علي وهو غلام ابن سنين وأول من أسلم من حدثنا محمد بن بشار ومحمد أسلم سنين النساء علي غلام المثنى ثمان من من محمد خديجة ابن حدثنا بشار بن بن قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن أ ب ي ح م ز ة رجل من ا ل أ ن ص ا ر قال سمعت زيد بن أ ر ق م يقول أ و ل من أ س ل م علي قال عمرو بن م ر ة فذكرت ذلك ل إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ع ي فقال أ و ل من أ س ل م أ ب و بكر الصديق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ح م ز ة اسمه ط ل ح ة بن يزيد حدثنا عيسى بن عثمان بن أ خ ي يحيى بن عيسى حدثنا أ ب و عيسى الرملي عن ا ل أ ع م ش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال لقد عهد إ ل ي النبي ا ل أ م ي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق قال عدي بن ثابت أ ن ا من القرن الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثني ا بشار محمد بن و ع عن ق و ب بن إبراهيم عن أبي ا ل جابر ر ح حدثني ج ا بن صبيح قال حدثتني أم ش ر ام ح حدثتني ي ل قالت أ ع ط ي ة قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محمد إسحاق يحيى سعيد عباد عبد يونس بن عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الأشج الله الزبير أبو بكير عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د درعان فنهض إ ل ى ص خ ر ة فلم يستطع ف أ ق ع د تحته ط ل ح ة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على ا ل ص خ ر ة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب أبو أبي موسى ولد غريب قتيبة بن بن عبيد بن طلحة الطلحي طلحة قال صالح الله الصلت حديث حسن صحيح غريب حدثنا قتيبة حدثنا نظرة هذا دينار عيسى عن عن من قال قال جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أ ن ينظر إ ل ى شهيد يمشي على وجه ا ل أ ر ض فلينظر إ ل ى ط ل ح ة بن عبيد الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الصلت وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا ع م ر بن عاصم عن إ س ح ا ق بن يحيى بن ط ل ح ة عن عمه موسى بن ط ل ح ة قال دخلت على م ع ا و ي ة فقال أ ل ا أ ب ش ر ك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ط ل ح ة ممن قضى نحبه قال هذا حدثنا ي غريب لا ع ع ر ف ه من م حديث و ي ة إ ل ابو من حدثنا هذا الوجه أ س عبد ي د حدثنا الأشج أ و ع ب الرحمن بن منصور العنزي عن ع ق ب ة بن ع ل ق م ة اليشكري قال سمعت علي بن أ ب ي طالب قال سمعت أ ذ ن ي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ط ل حدثنا ة الجنة والزبير جارايا قال في هذا ح ي غريب لا ع ر ف ه إ ل محمد ن هذا الوجه د ث ن ا ح م بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير حدثنا ط ل ح ة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني ط ل ح ة عن أ ب ي ه م ا ط ل ح ة أ ن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ل أ ع ر ا ب ي جاهل سله عمن عم قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئونهم على م س أ ل ت ه يوقرونه ويهابونه ف س أ ل ه ا ل أ ع ر ا ب ي ف أ ع ر ض عنه ثم س أ ل ه ف أ ع ر ض عنه ثم إ ن ي اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي ن السائل عمن قضى ن ح ب ة قال ا ل أ ع ر ا ب ي أ ن ا يا رسول الله قال هذا ممن قضى ن ح ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي ك ر ي ب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أ ه ل الحديث عن أ ب ي ك ر ي ب بهذا الحديث وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يحدث بهذا عن أ ب ي ك ر ي ب ووضعه في كتاب الفوائد حدثنا ه ن ا د حدثنا ع ب د ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و ي ه يوم ق ر ي ض ة فقال ب أ ب ي و أ م ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا م ع ا و ي ة بن عمرو حدثنا ز ا ئ د ة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لكل نبي ح و ا ر ي ة و إ ن حواري ة الزبير بن العوام قال هذا حديث حسن صحيح ويقال الحواري هو الناصر سمعت بن أ ب ي عمر ي قال و ل ق سفيان بن ع ي ي ن ة الحواري هو الناصر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الحفري و أ ب و نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن لكل نبي ح و ا ر ي ة و إ ن حواري ة الزبير بن العوام وزاد أ ب و نعيم فيه يوم ا ل أ ح ز ا ب قال من ي أ ت ي ن ا بخبر القوم قال الزبير أ ن ا قالها ث ل ا ث ة قال الزبير أ ن ا قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن ج و ي ر ي ة عن هشام بن ع ر و ة قال أ و ص ى الزبير إ ل ى ابنه عبد الله ص ب ي ح ة الجمل فقال ما مني عضو الا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إ ل ى فرجه قال أ ب و عيسى هذا حماد حدثنا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد غريب قتيبة من بن حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أ ب ي ه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و بكر في ا ل ج ن ة وعمر في ا ل ج ن ة وعثمان في ا ل ج ن ة وعلي في ا ل ج ن ة و ط ل ح ة في ا ل ج ن ة والزبير في ا ل ج ن ة وعبد اخبرنا ل الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة الجراح الجنة ر ح م ن بن بن وأبو عبيدة عوف وسعد وسعيد في في في في أ مصعب ق ر ا ء ة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أ ب ي ه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا ابن بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن عن عن موسى عمر سعيد فديك عن عبد الرحمن بن حميد عن أ ب ي ه ان سعيد بن زيد حدثه في نفر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي وزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة بكر وزبير الرحمن الجنة الجنة الجنة وطلحة في في في أبي وقاص بن أبو وأبو وسعد قال فعد هؤلاء التسعه وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أ ب ا ا ل أ ع و ر من العاشر قال ن ش ت م و ن ي بالله أ ب و ا ل أ ع و ر في ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى أ ب و ا ل أ ع و ر هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وسمعت م ح م د يقول هو أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل حدثنا ق ت ي بكر ة حدثنا ب بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إ ن أ م ر ك ن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن الا الصابرون قال ثم تقول ع ا ئ ش ة ف س ق الله أ ب ا ك من سلسبيل ا ل ج ن ة تريد عبد الرحمن بن عوف وكان قد وصل أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال يبعث ب أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا قال هذا إبراهيم حدثنا أحمد بن عثمان البصري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري حديث حسن صحيح أحمد حبيب غريب بن بن بن حدثنا قيس بن أ ن س عن محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه ان عبد الرحمن بن عوف أ و ص ى بحذيفه ل أ م ه ا ت المؤمنين يبعث ب أ ر ب ع م ا ئ ه ذ الف قال هذا حديث حسن、غريب. حدثنا رجاء بن محمد غريب بن رجاء ا ع ع د حدثنا و ي بصري ج ر بن عون عن إ س م ا ع ي ل بن أبي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن سعد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إ ذ ا دعاك قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن إ س م ا ع ي ل عن قيس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إ ذ ا دعاك وهذا أ ص ح حدثنا أبو كريب و أ ب و سعيد ا ل أ ش ج قالا حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله قال أ ق ب ل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرئ خاله قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث مجالد وكان سعد بن أ ب ي وقاص من بني ز ه ر ة وكانت أ م النبي صلى الله عليه وسلم من بني ز ه ر ة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد سمعا سعيد بن المسيب يقول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 عن سعيد بن المسيب عن سعد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أ ب ي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و ي ه يوم أ ح د قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن علي بن أبي ط ابي ل عن ن ا ل ب صلى الله عليه وسلم بذلك غيلان الله علي حدثنا حدثنا حدثنا سفيان إبراهيم شداد وكيع عن سعد عن عبد عن أبي محمود بن بن بن بن طالب قال ما م س ع ت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي احدا ب أ ب و ي ه الا لسعد ف إ ن ي سمعته يقول يوم أ ح د ارم سعد فداك أ ب ي و أ م ي قال هذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ر ب ي ع أ ن ع ا ئ ش ة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه ا ل م د ي ن ة ليله قال ليت رجلا صالحا يحرسني ا ل ل ي ل ة قالت فبينا نحن كذلك إ ذ سمعنا خ ش خ ش ة السلاح فقال من هذا فقال سعد بن أ ب ي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أ ح ر س ه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا ح س ي ن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم الماذني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أ ن ه قال أ ش ه د على ا ل ت س ع ة أ ن ه م في ا ل ج ن ة ولو شهدت على العاشر لم آ ث م قيل وكيف ذلك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فقال أ ث ب ت حراء ف إ ن ه ليس عليك إ ل ا نبي أ و صديق أ و شهيد قيل ومن هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي و ط ل ح ة و ز ب ي ر وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العاشر قال أ ن ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا الحجاج بن محمد حدثني شعبة عن الحر بن الصباح عن عبد الرحمن عبد سعيد بن منيع بن عن بن عن بن الأخنس عن سعيد بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال هذا حديث حسن حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الله بن الحارث حدثني عبد المطلب بن ر ب ي ع ة بن الحارث بن عبد المطلب أ ن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا و أ ن ا عنده فقال ما أ غ ض ب ك قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إ ذ ا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه م ب ش ر ة و إ ذ ا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل ا ل إ ي م ا ن حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا أ ي ه ا الناس من آ ذ ى عمي فقد آ ذ ا ن ي ف إ ن م ا عم الرجل صنو أ ب ي ه قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله عن إ س ر ا ئ ي ل عن عبد ا ل أ ع ل ى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني و أ ن ا منه قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث إ س ر ا ئ ي ل حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا وهب بن جرير حدثني أ ب ي قال سمعت ا ل أ ع م ش يحدث عن عمرو بن م ر ة عن أ ب ي البختري عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس إ ن عم الرجل صنو أ ب ي ه وكان عمر تكلم في صدقته قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس عم رسول الله وإن صنو أو صنو من عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبيه هذا أبيه أبيه حدثنا ي ح س صحيح غريب ل نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه حدثنا ابراهيم ل إلا الوجه ز ن من حدثنا ا هذا د إ بن سعيد الجوهري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن حذيفه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إ ذ ا كان غداه الاثنين ف أ ت ن ي أ ن ت وولدك حتى أ د ع و لك ب د ع و ة ينفعك الله بها وولدك فغدا وغدونا معه و أ ل ب س ن ا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده م غ ف ر ة ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا حجر الرحمن عبد عبد بن أخبرنا بن عن بن عن عن الله العلاء قال علي جعفر أبيه أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت جعفرا يطير في ا ل ج ن ة مع ا ل م ل ا ئ ك ة قال هذا حديث غريب من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وفي الباب عن ابن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن, أكرمة عن ابي ه ر ي ر ة قال م ح ت ذ النعال و ل ن ت ع ل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر بن ابي طالب قال ابو هذا حديث حسن صحيح غريب عيسى حديث صحيح حسن هذا والكور ا ل ر حدثنا ل ح محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا عبيد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء بن عازب أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أ ب ي طالب أ ش ب ه ت خلقي وخلقي وفي الحديث ق ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن إ س ر ابو ئ ي ل نحوه حدثنا أ سعيد ا ل أ ش ج حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ ب و يحيى ا ل ت ي م ي حدثنا إ ب ر ا ه ي م أ ب و إ س ح ا ق ا ل م خ ز و م ي عن سعيد المقبوري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال إ ن كنت ل أ س أ ل الرجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن أ ن ا أ ع ل م بها منه ما أ س أ ل ه إ ل ا ليطعمني شيئا فكنت إ ذ ا س أ ل ت جعفر بن أ ب ي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إ ل ى منزله فيقول ل ا م ر أ ت ه يا أ س م ا ء أ ط ع م ي ن ا شيئا ف إ ذ ا أ ط ع م ت ن ا أ ج ا ب ن ي وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إ ل ي ه م ويحدثهم ويحدثونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه ب أ ب المساكين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب و أ ب و إ س ح ا ق المخزومي هو إ ب ر ا ه ي م بن الفضل المدني وقد تكلم فيه بعض أ ه ل الحديث من قبل حفظه وله غرائب ب أبو أحمد حاتم بن سيار حدثنا عبد أخبرنا ابن بن أبي أبي بن أبي حدثنا أحمد حاتم حدثنا يزيد ندعو عن عجلان عن عن عن كنا سيار المروزي الرزاق قال ا معمر سلمة قصيط هريرة جعفر ل رضي الله عنه أبا المساكين أتيناه الله أبا فكنا إذا عنه قال ر ب ن إ ي ه م ابو حضر فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فأتيناه فلم فجعلنا أ يوما يجد شيئا عنده من نلعق منها قال عسل عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أ ب ي زياد عن ابن أ ب ي نعم عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير وعبد م م ح د بن فضيل ن نحوه يزيد قال أ و عيسى هذا ح ي صحيح ث حسن و ا بن أبي عبد نعم هو ا ل ر حميد ن بن ب أ نعم ويكن الحكم البجلي الكوفي ويكن أبا ح ث ن سفيان بن وكيع وعبد بن ا وكيع حميد وعبد قال ا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن زيد بن المهاجر أ خ ب ر ن ي مسلم بن أ ب ي سهل النبال أ خ ب ر ن ي ابي ل ح س ن ن بن أسامة ز د أخبرني أبي ا س ا م ة بن زيد قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة في بعض ا ل ح ا ج ة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أ د ر ي ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أ ن ت مشتمل عليه قال فكشفه ف إ ذ ا حسن وحسين عليهما ل س ل ا م على وركيه فقال هذان ابناي وابنا ء ابنتي اللهم إ ن ي أ ح ب ه م ا ف أ ح ب ه م ا و أ ح ب من يحبهما قال هذا حديث حسن غريب حدثنا ع ق ب ة بن مكرم العمي حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أ ب ي عن محمد بن أ ب ي يعقوب عن عبد الرحمن بن أ ب ي نعم أ ن رجلا من أ ه ل العراق س أ ل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا ب عمر ا ن إ ل ى هذا ي س أ ل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الله الله الله الله الحسن والحسين إن رسول رسول وسلم وسمعت وسلم يقول صلى عليه صلى عليه هما نتاي من ريحا نتايا الدنيا قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وقد رواه ش ع ب ة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أ ب ي ع ق و ب وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر حدثنا رزين قال حدثتني س ل م ة قالت دخلت على أ م سلمه وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى ر أ س ه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آ ن ف ا قال هذا حديث غريب حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ع ق ب ة بن خالد حدثني يوسف بن إ ب ر ا ه ي م أ ن ه سمع أ ن س بن مالك يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي أ ه ل بيتك أ ح ب إ ل ي ك قال الحسن والحسين وكان يقول ل ف ا ط م ة ادعي ابني فيشمهما ويضمهما اليه قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث انس حدثنا محمد بن بشار حدثنا الانصاري محمد بن عبد الله حدثنا ا ل أ ش ع ث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أ ب ي ب ك ر ة قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال إ ن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين قال هذا حديث حسن صحيح يعني الحسن بن علي حدثنا الحسين بن حريث حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أ ب ي حدثني عبد الله بن ب ر ي د ة قال سمعت أ ب ي ب ر ي د ة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إ ذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام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 فنظرت إ ل ى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أ ص ب ر حتى قطعت حديثي ورفعتهما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث الحسين بن و ا ق د حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني و أ ن ا من حسين أ ح ب الله من أ ح ب حسينا حسين, حسين ص ب ط من ا ل أ ص ب ا ط قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن و إ ن م ا نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد رواه غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أ ن س بن مالك قال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 وكان الحسن بن علي يشبهه هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير حدثنا خلاد بن أ س ل م أ ب و بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أ خ ب ر ن ا هشام بن حسان عن ح ف ص ة بنت سيرين قالت حدثني أ ن س بن مالك قال كنت عند ابن زياد فجيء ب ر أ س الحسين فجعل يقول بقضيب له في أ ن ف ه ويقول ما ر أ ي ت مثل هذا ح س ن ا قال قلت أ م ا إ ن ه كان من أ ش ب ه ه م برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن هانئ بن هانئ عن علي قال الحسن أ ش ب ه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إ ل ى ا ل ر أ س والحسين أ ش ب ه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أ س ف ل من ذلك هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن ع م ا ر ة بن عمير قال لما جيء ب ر أ س عبيد الله بن زياد و أ ص ح ا ب ه نضدت في المسجد في الرحبه فانتهيت إ ل ي ه م وهم يقولون قد جاءت قد جاءت ف إ ذ ا ح ي ة قد جاءت ت خ ل ل ا ل ر ؤ و س حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت ه ن ي ه ة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أ و ث ل ا ث ة هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن و إ س ح ا ق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر حبيب حبيش عن حذيفة بن بن بن بن عن عن عن عن عن يوسف إسرائيل زر قال س أ ل ت ن ي أ م ي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعيني ا ت النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ص ل ي معه المغرب و أ س أ ل ه أ ن يستغفر لي ولك ي ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى ا ل ش ا ء ثم ا ن فتلى فتابعته فسني عصوتي فقال من هذا ح ذ ي ف ة قلت نعم قال ما ح ا ج ت ك غ ف ر الله لك و ل أ م ك قال إ ن هذا ملك لم ينزل ا ل أ ر ض قط قبل هذه ا ل ل ي ل ة ا س ت أ ذ ن ربه أ ن يسلم علي ويبشرني ب أ ن ف ا ط م ة س ي د ة نساء اهل ا ل ج ن ة و أ ن الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا نعرفه من حديث إسرائيل. حدثنا ي إسرائيل ح د ث محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ص ر حسنا وحسينا فقال اللهم إ ن ي أ ح ب ه م ا ف أ ح ب ه م ا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يقول ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إ ن ي أ ح ب ه ف أ ح ب ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أ ص ح من حديث الفضيل بن مرزوق حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا ز م ع ة بن صالح عن س ل م ة بن وهرام عن إ ك ر م ه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب ه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وزمعه بن صالح قد ضعفه بعض أ ه ل الحديث من قبل حفظه حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن كثير البواء عن أ ب ي إ د ر ي س عن المسيب بن ن ج ي ة قال قال علي بن أ ب ي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن كل نبي أ ع ط ي س ب ع ة نجباء او نقباء و أ ع ط ي ت أ ن ا أ ر ب ع ة عشر قلنا من هم قال أ ن ا وابناي وجعفر و ح م ز ة و أ ب و بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد و أ ب و ذر وعمار وعبد الله بن مسعود قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن هو ا ل أ ن م ا ط ي عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفه وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أ ي ه ا الناس إ ن ي قد تركت فيكم ما إ ن أ خ ذ ت م به لن تضلوا كتاب الله و ع ت ر ت ي أ ه ل بيتي قال وفي الباب عن أ ب ي ذر و أ ب ي سعيد وزيد بن أ ر ق م و ح ذ ي ف ة بن أ س ي د قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أ ه ل العلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ص ب ه ا ن ي عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أ ب ي رباح عن عمر بن أ ب ي سلمه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه ا ل آ ي ة على النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أ م س ل م ة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أ ه ل بيتي ف أ ذ ه ب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أ م س ل م ة و أ ن ا معهم يا نبي الله قال أ ن ت على مكانك و أ ن ت إ ل ي خير قال وفي الباب عن أ م س ل م ة ومعقل بن يسار و أ ب ي الحمراء و أ ن س قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا علي بن المنذر كوفي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ا ل أ ع م ش عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد و ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن زيد بن أ ر ق م رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي تارك فيكم ما إ ن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أ ح د ه م ا أ ع ظ م من ا ل آ خ ر كتاب الله حبل ممدود من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض و ع ت ر ت ي أ ه ل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما قال هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ب و داود سليمان بن ا ل أ ش ع ث قال أ خ ب ر ن ا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب ا ل ل ه لما يغذوكم من نعمه و أ ح ب و ن ي بحب الله و أ ح ب أ ه ل بيتي لحبي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن د ا و د العطار عن معمر عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال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 ولكل أ م ة أ م ي ن و أ م ي ن هذه ا ل أ م ة أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ق ت ا د ة إ ل ا من هذا الوجه وقد رواه أ ب و ق ل ا ب ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والمشهور حديث أ ب ي ق ل ا ب ة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 و أ ص د ق ه م حياء عثمان و أ ق ر أ ه م لكتاب الله أ ب ي بن كعب و أ ف ر ض ه م زيد بن ثابت و أ ع ل م ه م بالحلال والحرام معاذ بن جبل أ ل ا و إ ن لكل أ م ة أ م ي ن ا و إ ن أ م ي ن هذه ا ل أ م ة أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح ح حديث حسن ح هذا ي ص حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة قال سمعت ق ت ا د ة يحدث عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بن كعب إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر أ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أ ب ي بن كعب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أ ب ي بن كعب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر أ عليك ف ق ر أ عليه لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ف ق ر أ فيها إ ن ذات الدين عند الله ا ل ح ن ي ف ي ة ا ل م س ل م ة لا ا ل ي ه و د ي ة ولا ا ل ن ص ر ا ن ي ة من يعمل خيرا فلن ي ك ف ر و ق ر أ عليه ولو أ ن لابن آ د م واديا من مال لابتغى إ ل ي ه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إ ل ي ه ثالثا ولا ي م ل أ جوف ابن آ د م إ ل ا ت ر ا ب ويتوب الله على من تاب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ز ا عن أ ب ي ه عن أ ب ي بن كعب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر أ عليك ا ل ق ر آ ن وقد روى ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ ق ر أ عليك ا ل ق ر آ ن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال جمع ا ل ق ر آ ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من ا ل أ ن ص ا ر ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت و أ ب و زيد قلت ل أ ن س من أ ب و زيد قال أ ح د عمومتي قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حدثنا العزيز حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد قتيبة بن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 نعم بن الرجل ثابت قال ي س بن ش م س نعم ا ر ج ل م ع ابو ذ ن نعم بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمر بن ح قال ابو عيسى هذا حديث حسن إ ن م ا نعرفه من حديث سهيل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ص ل ة بن زفر عن ح ذ ي ف ة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا ابعث معنا أ م ي ن ا فقال ف إ ن ي س أ ب ع ث معكم أ م ي ن ا حق أ م ي ن ف أ ش ر ف لها الناس فبعث أ ب ا عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال وكان أ ب و إ س ح ا ق إ ذ ا حدث بهذا الحديث عن ص ل ة قال سمعته منذ ستين س ن ة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عمر و أ ن س رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أ م ة أ م ي ن و أ م ي ن هذه ا ل أ م ة أ ب و ع ب ي د ة بن الجراح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي ن عن الحسن بن صالح عن أ ب ي ر ب ي ع ة ا ل إ ي ا د ي عن الحسن عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ج ن ة لتشتاق إ ل ى ث ل ا ث ة علي وعمار وسلمان قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الحسن بن صالح حدثنا محمد بن بشار حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن هانئ بن هانئ عن علي قال جاء عمار ي س ت أ ذ ن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب قال هذا الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا حديث حسن صحيح عبيد الله بن موسى بن بن عن عبد العزيز بن س ي ا ه كوفي عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن عطاء بن يسار عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أ م ر ي ن إ ل ا اختار أ س د ه م ا قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد ر و ا عنه الناس له ابن يقال له يزيد ق ا ل له ي بن عبد العزيز ر و ا عنه يحيى بن آ د م حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن ح ذ ي ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روى سالم المرادي كوفي عن ربعي بن حراش عن ح ذ ي ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا أ ب و مصعب المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ش ر عمار تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ م س ل م ة وعبد الله بن عمرو أ ب ي اليسر و ح ذ ي ف ة قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن حدثنا محمود حدثنا حرب الأسود الديلي عبد عثمان بن غيلان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عثمان بن عمير هو أبو اليقضان عن أبي حرب بن أبي عن عبد الله بن الأعمش الله عمير عمر هو أبو أبي أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أ ظ ل ت الخضراء ولا أ ق ل ت الغبراء أ ص د ق من أ ب ي ذر قال وفي الباب عن أ ب ي الدرداء و أ ب ي ذر قال وهذا أبو هو الوليد حدثنا العباس العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل هو سماك حديث حسن محمد حدثني الحنفي زميل بن بن بن عكرمة عن مالك بن مرثد عن أ ب ي ه عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ظ ل ت الخضراء ولا أ ق ل ت الغبراء من ذي ل ه ج ة أ ص د ق ولا أ و ف ى من أ ب ي ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله أ ف ن ع ر ف ذلك له قال نعم فعرفوه له قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال أ ب و ذر يمشي في ا ل أ ر ض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا علي بن حدثنا الكندي مريم السلام عليه علي سعيد حدثنا أ ب و م ح ي ا ت يحيى بن يعلى بن عطاء عن عبد الملك بن عمير عن ابن أ خ ي عبد الله بن سلام قال لما أ ر ي د قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرك قال أ خ ر ج إ ل ى الناس فاطردهم عني ف إ ن ك خارجا خير لي منك داخلا فخرج عبد الله إ ل ى الناس فقال أ ي ه ا الناس إ ن ه كان اسمي في ا ل ج ا ه ل ي ة فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في, آيات من كتاب الله فنزلت في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 إ ن لله سيفا مغمودا عنكم و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في هذا الرجل أ ن تقتلوه فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم ا ل م ل ا ئ ك ة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير فقال عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن م ع ا و ي ة بن صالح عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن إ د ر ي س الخولاني عن يزيد بن ع م ي ر ة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أ ب ا عبد الرحمن أ و ص ن ا قال أ ج ل س و ن ي فقال إ ن العلم و ا ل إ ي م ا ن مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات و ا ل ت م ث و ا العلم عند أ ر ب ع ة رهط عند عويمر أ ب ي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ف أ س ل م ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه عاشر ع ش ر ة في ا ل ج ن ة قال وفي الباب عن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن إ س م ا ع ي ل بن يحيى بن, سلم بن كهيل حدثني أبي عن أبي عن سلمه بن كهيل حدثني أ ب ي عن أ ب ي ه عن س ل م ة بن كهيل عن أ ب ي الزعراء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي أ ب ي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إ ل ا من حديث يحيى بن س ل م ة بن كهيل ويحيى بن س ل م ة ي ض ع ف في الحديث و أ ب و الزعراء اسمه عبد الله بن هانئ و أ ب و الزعراء الذي والثوري عيينة روى وابن عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن أ خ ي أ ب ي ا ل أ ح و ص صاحب عبد الله بن مسعود حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يوسف ا بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ه عن ابي اسحاق عن ا ل أ س و د بن يزيد أ ن ه سمع أ ب ا موسى يقول لقد قدمت أ ن ا و أ خ ي من اليمن وما ن ر ا حينا الا أ ن عبد الله بن مسعود رجل من أ ه ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أ م ه على النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه و ر و ا سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أ ت ي ن ا على ح ذ ي ف ة فقلنا حدثنا من أ ق ر ب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا ف ن أ خ ذ عنه ونسمع منه قال كان أ ق ر ب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أ ص ح ا ب محمد أ ن ابن أ م عبد هو أ ق ر ب ه م إ ل ى الله ز ل ف ا قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا صاعد الحراني حدثنا زهير حدثنا منصور عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أ ح د ا من غير م ش و ر ة منهم ل أ م ر ت عليهم ابن أ م عبد قال أبو عيسى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 ل أ م ر ت ابن أ م عبد حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن شقيق ا بن س ل م ة عن مسروق عن عبد الله بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ و ا ا ل ق ر آ ن من أ ر ب ع ة من ابن مسعود و أ ب ي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ذ هذا ي ف ة قال ح ي ح س صحيح ح د ث ن الجراح بن مخلد البصري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن خ ي س م ه بن أ ب ي س ب ر ة قال أ ت ي ت ا ل م د ي ن ة ف س أ ل ت الله أ ن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أ ب ا ه ر ي ر ة فجلست إ ل ي ه فقلت له إ ن ي س أ ل ت الله أ ن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال لي ممن أ ن ت قلت من أ ه ل ا ل ك و ف ة جئت أ ل ت م س الخير و أ ط ل ب ه قال أ ل ي س فيكم سعد بن مالك مجاب ا ل د ع و ة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلته وحذيفه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين قال قتاده والكتابان الانجيل والفرقان قال هذا حديث حسن صحيح غريب و خ ي س م ة هو ابن عبد الرحمن ا بن أ ب ي سبره انما نسب إ ل ى جده حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ف اخبرنا إ س ح ا ق بن عيسى عن شريك عن أ ب ي اليقظان عن زاذان عن ح ذ ي ف ة قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال إ ن أ س ت خ ل ف عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم ح ذ ي ف ة فصدقوه وما أ ق ر أ ك م عبد الله ف ا ق ر أ و ه قال عبد الله فقلت ل إ س ح ا ق بن عيسى يقولون هذا عن أ ب ي وائل قال عن زاذان إ ن شاء الله قال هذا حديث حسن وهو حديث شريك حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عمر أ ن ه فرض ل أ س ا م ه بن زيد في ث ل ا ث ة آ ل ا ف و خ م س م ا ئ ة وفرض لعبد الله بن عمر في ث ل ا ث ة آ ل ا ف قال عبد الله بن عمر ل أ ب ي ه لم فضلت أ س ا م ه علي فوالله ما سبقني إ ل ى مشهد قال ل أ ن زيدا كان أ ح ب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ب ي ك وكان أ س ا م ه أ ح ب إ ل ى رسول الله منك فاثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي قال هذا حديث حسن غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن ع ق ب ة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه قال ما كنا ندعو زيد بن ح ا ر ث ة إ ل ا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم ل آ ب ا ئ ه م هو أ ق ص ط عند الله قال هذا حديث صحيح حدثنا الجراح بن مخلد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي حدثنا علي بن مسهر عن إ س م ا ع ي ل عن أ ب ي خالد عن أ ب ي عمرو الشيباني قال أ خ ب ر ن ي جبله بن ح ا ر ث ة أ خ و زيد قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أ خ ي زيدا قال هو ذا قال فإن ن ا ط ل قال معك لم أمنع ق زيد يا رسول الله والله لا أ خ ت ا ر عليك أ ح د ا قال ف ر أ ي ت ر أ ي أ خ ي أ ف ض ل من ر أ ي ي قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن الرومي حدثنا الحسن بن بن عن علي بن مسهر حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن أ ن س عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا و أ م ر عليهم أ س ا م ة بن زيد فطعن الناس في إ م ا ر ت ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن تطعنوا في إ م ا ر ت ه ف قال د كنتم تطعنون في إمرة أبيه من إمرة وإيم في أبيه قبل ل هذا إن كان للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن كان كان من الناس لخليقا أحب ه من أ حديث ب ب الناس إلي ع قال هذا ح د حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أ ن س حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا يونس بن بكير و عن محمد بن إ س ح ا ق عن سعيد عن عبيد بن السباق عن محمد بن أ س ا م ة بن زيد عن أ ب ي ه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطوا وهبط الناس ا ل م د ي ن ة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أ ص م ت فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما ف أ ع ر ف أ ن ه يدعو لي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا الحسين بن حريث بن حدثنا الفضل بن موسى عن ط ل ح ة بن يحيى عن ع ا ئ ش ة بنت ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قالت أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ينحي مخاط ا س ا م ة قالت ع ا ئ ش ة دعني حتى أ ك و ن أ ن ا الذي أ ف ع ل قال يا ع ا ئ ش ة أ ح ب ي ه ف إ ن ي أ ح ب ه قال هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن الحسن حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو ع و ا ن ة حدثنا عمر بن ابي س ل م ة بن عبد الرحمن عن ابيه اخبرني ا س ا م ة بن زيد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ جاء علي والعباس ي س ت أ ذ ن ا ن فقالا يا أ س ا م ة ا س ت أ ذ ن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علي والعباس ي س ت أ ذ ن ا ن فقال أ ت د ر ي ما جاء بهما قلت لا أ د ر ي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أ د ر ي ف أ ذ ن لهما فدخلا فقالا يا رسول الله جئناك ن س أ ل ك أ ي أ ه ل ك أ ح ب إ ل ي ك قال ف ا ط م ة بنت محمد فقالا ما جئناك ن س أ ل ك عن أ ه ل ك قال أ ح ب أ ه ل ي إ ل ي من قد أ ن ع م الله عليه و أ ن ع م ت عليه أ س ا م ه بن زيد قالا ثم من قال ثم علي بن أ ب ي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آ خ ر ه م قال ل أ ن عليا قد سبقك ب ا ل ه ج ر ة قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا م ع ا و ي ة بن عمرو ا ل أ ز د ي حدثنا ز ا ئ د ة عن بيان عن قيس بن أ ب ي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أ س ل م ت ولا راني إ ل ا ضحك قال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 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أ ب و أ ح م د عن سفيان عن ليث عن أ ب ي جهضم عن ابن عباس أ ن ه ر أ ى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال ل أبو عيسى هذا حديث س هذا م ر ولا نعرف ل أ ب ي جهضم سماعا من ابن عباس وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وابو جهضم اسمه موسى بن سالم حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أ ب ي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يؤتيني ا ل ح ك م ة مرتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه ع ك ر م ة عن ابن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه ا ل ح ك م ة قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال ر أ ي ت في المنام ك أ ن م ا في يدي ق ط ع ة استبرق ولا أ ش ي ر بها إ ل ى موضع من ا ل ج ن ة إ ل ا طارت بي إ ل ي ه فقصصتها على حفصه ت ا حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن أ خ ا ك رجل صالح أ و إ ن عبد الله رجل صالح قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن إ س ح ا ق الجوهري حدثنا أ ب و عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ا بن أ ب ي م ل ي ك ه عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى في بيت ا ل ز ب ي ر مصباحا فقال يا ع ا ئ ش ة ما أ ر ى اسماء إ ل ا قد نفست فلا تسموه حتى أ س م ي ه فسماه عبد الله وحنكه ب ت م ر ة بيده قال هذا حديث حسن غريب حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أ ب ي عثمان عن أ ن س بن مالك قال مر ر س وقالت ل الله صلى الله عليه وسلم سليم صوته فسمعت أمي أم ف ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله أ ن ي س قال فداع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد ر أ ي ت من هنا ثنين في الدنيا و أ ن ا أ ر ج و ا ل ث ا ل ث ة في ا ل آ خ ر ة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن شريك عن عاصم عن أ ن س قال ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا ا ل أ ذ ن ي ن قال أ ب و أ س ا م ة يعني يمازحه قال هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة قال سمعت ق ت ا د ة يحدث عن أ ن س بن مالك عن أ م سليم أ ن ه ا قالت يا رسول الله أ ن س خادمك ادعو الله له قال اللهم أ ك ث ر ماله وولده وبارك له فيما أ ع ط ي ت ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا زيد بن أ خ ر م الطائي حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن جابر عن أ ب ي نصر عن أ ن س رضي الله عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ب ق ل ة كنت أ ج ت ن ي ه ا قال هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث جابر الجعفي عن أ ب ي نصر و أ ب و نصر هو خ ي ث م ة البصري روى عن أ ن س أ ح ا د ي ث حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب حدثنا زيد بن حباب حدثنا ميمون أ ب و عبد الله حدثنا ثابت قال قال لي أ ن س بن مالك يا ثابت خذ عني ف إ ن ك لم ت أ خ ذ عن أ ح د أ و ث ق مني إ ن ي أ خ ذ ت ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل و أ خ ذ ه جبريل عن الله تعالى قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حديث زيد بن حباب حدثنا ي زيد ب ح ب ب ح د ث ن ابو أ ك ر ي ب حدثنا زيد بن حباب عن ميمون أ ب ي عبد الله عن ثابت عن أ ن س نحو حديث إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب ولم يذكر فيه وأخذه وسلم محمود أبو داود عن أبي خلدة الله عليه النبي حدثنا غيلان حدثنا صلى جبريل من بن عن قال قلت ل أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة سمع أ ن س من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في ا ل س ن ة ا ل ف ا ك ه ة مرتين وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك قال هذا حديث حسن و أ ب و خ ل د ة اسمه خالد بن دينار وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث وقد أ د ر ك أ ب و خ ل د ة أ ن س بن مالك وروى عنه حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا ابن أ ب ي عدي عن ش ع ب ة عن سماك عن أ ب ي الربيع عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أ خ ذ ه فجمعه على قلبي فما نسيت بعده حديثا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ذئب حدثنا أبو موسى محمد بن المسنة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن حديث حسن محمد غريب أبي موسى من بن بن عمر أبو عن سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قلت يا رسول الله أ س م ع منك أ ش ي ا ء فلا أ ح ف ظ ه ا قال أ ب س ط رداءك فبسطت فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا ي ع ل ى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أ ن ه قال ل أ ب ي ه ر ي ر ة يا أ ب ا ه ر ي ر ة أ ن ت كنت أ ل ز م ن ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح ف ظ ن ا لحديثه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا أ ح م د بن أ ب ي ش ع ب ة الحراني حدثني محمد بن س ل م ة الحراني عن محمد بن إ س ح ا ق عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن مالك بن أ ب ي عامر قال جاء رجل إ ل ى ط ل ح ة بن عبيد الله فقال يا أ ب ا محمد أ ر أ ي ت هذا اليماني يعني أ ب ا ه ر ي ر ة هو أ ع ل م بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أ و يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال اما أ ن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وذاك س نسمع ل لم م ما و أ ن ه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن أ ه ل بيوتات وغنى وكنا ن أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار فلا نشك إ ل ا أ ن ه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع ولا نجد أ ح د ا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن إ س ح ا ق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إ س ح ا ق حدثنا بشر بن آ د م بن بنت ب ن أ ز ه ر السمان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أ ب و خلده حدثنا أ ب و ا ل ع ا ل ي ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم م من أ ن ت قال قلت من دوس قال ما كنت أ ر ى أن في دوس أحدا في فيه خير دوس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و أ ب و خلده اسمه خالد بن دينار و أ ب و ا ل ع ا ل ي ة اسمه رفيع حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد بن زيد حدثنا المهاجر عن أبي العالية الرياحي عن ابي ل ل الرياحي ع عن ا ي ة أ ه ر ي ر ة قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهن ب ا ل ب ر ك ة فضمهن ثم دعا لي فيهن ب ا ل ب ر ك ة فقال خذهن واجعلهن في مزودك هذا أ و في هذا المزود كلما أ ر د ت أ ن ت أ خ ذ منه شيئا ف أ د خ ل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من و س ق في سبيل الله فكنا ن أ ك ل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان ف إ ن ه انقطع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا أ ح م د بن سعيد المرابطي حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا أ س ا م ة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال قلت ل أ ب ي ه ر ي ر ة لم ا كنيت أ ب ا ه ر ي ر ة قال أ م ا تفرق مني قلت بلى والله إ ن ي لاهابك قال كنت أ ر ع ى غنم أ ه ل ي فكانت لي ه ر ي ر ة ص غ ي ر ة فكنت أ ض ع ه ا بالليل في ش ج ر ة ف إ ذ ا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها ف ك ن و ن ي أ ب ا ه ر ي ر ة قال هذا حديث حسن غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أ خ ي ه همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال ليس أ ح د أ ك ث ر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إ ل ا عبد الله بن ع م ر ف إ ن ه كان يكتب وكنت لا أ ك ت ب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد مسهر يحيى حدثنا بن أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن ب ب د الأعلى مسهر سعيد بن عبد العزيز عن, ربيعة بن يزيد عن عبد بن النبي ع ع ز ز ي ر ع عن عبد عميرة ة بن بن أبي الرحمن وكان من يزيد أ الله صلى ح ا ب ر س و الله ل ص الله عليه وسلم عن انه ل ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم أنه قال ل م ع ا و ي ة اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ع م ر بن و ا ق د عن يونس بن حلبس عن أ ب ي إ د ر ي س الخولاني قال لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص و ل ا م ع ا و ي ة فقال الناس عزل عميرا وولى م ع ا و ي ة فقال عمر ي لا تذكروا م ع ا و ي ة إ ل ا بخير ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب قال وعمرو بن واقد يضعف حدثنا قتيبة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن مشرح بن عاهان عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ل م الناس و آ م ن عمرو بن العاص قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن ل ه ي ع ة عن مشرح بن عاهان وليس إ س ن ا د ه بالقوي حدثنا إسحاق ابن منصور أ خ ب ر ن ا أ ب و أ س ا م ة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أ ب ي م ل ا ي ك ة قال قال طلحه بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن عمرو بن العاص من صالحي قريش قال أ ب و عيسى هذا حديث إ ن م ا نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي ونافع ث ق ة وليس إ س ن ا د ه بمتصل وابن أ ب ي م ل ي ك لم يدرك ط ل ح ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أ ب ا ه ر ي ر ة ف أ ق و ل فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا ف أ ق و ل فلان فيقول بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا فقلت هذا خالد بن الوليد فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لزيد بن أ س ل م سماعا من أ ب ي ه ر ي ر ة وهو عندي حديث مرسل قال وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء قال أ ه د ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في ا ل ج ن ة أ ح س ن من هذا قال وفي الباب عن أ ن س قال وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازه سعد بن معاذ بين أ ي د ي ه م اهتز له عرش الرحمن قال وفي الباب عن أ س ي د بن حضير و أ ب ي سعيد ورميثه وهذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال لما حملت ج ن ا ز ة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أ خ ف جنازته وذلك لحكمه في بني ق ر ي ظ ة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة كانت تحمله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي حدثني أ ب ي عن ث م ا م ة عن أ ن س قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم ب م ن ز ل ة صاحب الشرط من ا ل أ م ي ر قال ا ل أ ن ص ا ر ي يعني مما يلي من أ م و ر ه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الله نحوه فيه يذكر لا إلا من حديث الأنصاري حدثنا حدثنا الأنصاري الأنصاري حديث حسن حديث محمد يحيى محمد عبد غريب من بن بن ولم قول حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمه عن أ ب ي الزبير عن جابر قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير رسول وسلم خمسا وعشرين مرة لي صلى عليه ليلة قال هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى قوله ل ي ل ة البعير ما روي عن جابر من غير وجه أ ن ه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إ ل ى ا ل م د ي ن ة يقول جابر ل ي ل ة ب ع ت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي خمسا وعشرين م ر ة وكان جابر قد قتل أ ب و ه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أ ح د وترك بنات فكان جابر يعولهن وينفق عليهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه لسبب ذلك هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أ ج ر ن ا على الله فمنا من مات ولم ي أ ك ل من أ ج ر ه شيئا ومنا من أ ي ن ع ت له ثمرته فهو يهجبها و إ ن مصعب ا بن عمير مات ولم يترك إ ل ا ثوبا كانوا إ ذ ا غطوا به ر أ س ه خرجت رجلاه و إ ذ ا غطي بها رجلاه خرج ر أ س ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا ر أ س ه واجعلوا على رجليه الاذخر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هند ا حدثنا ابن إ د ر ي س عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل شقيق ا بن سلمه عن خباب ا بن ارت ل أ نحوه حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أ ش ع ث أ غ ب ر ذي طمرين لا يؤبه له لو أ ق س م على الله لابره منهم البراء بن مالك قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا أ ب و يحيى الحماني عن بريد بن عبد الله بن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أ ب ا موسى لقد أ ع ط ي ت مزمارا من مزامير آ ل داود قال هذا حديث غريب قال وفي الباب عن ب ر ي د ة و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أ ب و حازم عن سهل بن سعد قال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 سلمه بن دينار ا ل أ ع ر ج الزاهد قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك حدثنا محمد بن بشار حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة ف أ ك ر م ي ا ل أ ن ص ا ر والمهاجره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن أ ن س رضي الله عنه حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إ ب ر ا ه ي م بن كثير ا ل أ ن ص ا ر ي قال سمعت ط ل ح ة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما راني أ و راى من راني قال ط ل ح ة فقد ر أ ي ت جابر بن عبد الله وقال موسى وقد ر أ ي ت ط ل ح ة قال يحيى وقال لي موسى وقد ر أ ي ت ن ي ونحن نرجو الله قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث موسى بن إ ب ر ا ه ي م ا ل أ ن ص ا ر ي وروى علي بن المديني وغير واحد من أ ه ل الحديث عن موسى هذا الحديث حدثني هند ا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ب ي د ة هو السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ي ر ا ل ن ا س قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي أ ت ي قوم من بعد ذلك ت س ب ق أ ي م ا ن ه م شهادهم ا ت أ و شهادهم ا ت أ ي م ا ن ه م قال وفي الباب عن عمر وعمران بن ح س ي ن و ب ر ي د ة قال وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أ ح د ممن بايع تحت ا ل ش ج ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال سمعت ذكوان أ ب ا صالح عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي ف لو بيده أن ن أحدكم أ قال مثل أحد ذ ه ب ما مد أدرك أحدهم و ا نصيفة هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله نصيفه يعني نصف المد حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا حدثنا أبو معاوية عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثنا ع ب ي د ة بن أ ب ي ر ا ئ ط ة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أ ص ح ا ب ي الله الله في أ ص ح ا ب ي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أ ح ب ه م فبحبي احبهم ومن أ ب غ ض ه م فببغضي ابغضهم ومن آ ذ ا ه م فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آ ذ ى الله ومن آ ذ ى الله فيوشك أ ن ي أ خ ذ ه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمود بن غ ي ل ازهر ن حدثنا أ السمان عن سليمان ا ل ت ي م ي عن خداش عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا الجمل الأحمر بايع من صاحب تحت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن عبدا لحاطب بن أ ب ي ب ل ت ع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها ف إ ن ه قد شهد بدرا والحديبيه ب أبو كريب حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة ي حديث صحيح ناجية ة قال هذا حدثنا حدثنا عثمان الله الله مسلم حسن عن عن عن أ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أ ح د من أ ص ح ا ب ي يموت ب أ ر ض إ ل ا بعث قائدا ونورا لهم يوم ا ل ق ي ا م ة قال هذا حديث غريب وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أ ب ي ط ي ب ة عن أ ب ي ب ر ي د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو أ ص ح حدثنا أ ب و بكر محمد بن نافع حدثنا النضر بن حماد حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يسبون أ ص ح ا ب ي فقولوا ل ع ن ة الله على شركم قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إ ل ا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن أ ب ي مليكه عن المسور بن م خ ر م ة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إ ن بني هشام بن ا ل م غ ي ر ة ا س ت أ ذ ن و ن ي في أ ن ينكح ابنتهم علي بن أ ب ي طالب فلا آ ذ ن ثم لا آ ذ ن ثم لا آ ذ ن إ ل ا أ ن يريد ابن أ ب ي طالب أ ن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ف إ ن ه ا ب ض ع ة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آ ذ ا ه ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن المسور بن مخرمه نحو هذا حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا ا ل أ س و د بن عامر عن جعفر ا ل أ ح م ر عن عبد الله بن عطاء عن ابن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال كان أ ح ب النساء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة ومن الرجال علي قال إ ب ر ا ه ي م بن سعيد يعني من أ ه ل بيته قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س غريب ل نعرفه إ ل احمد من هذا الوجه د ث ن ا أ ح بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن علي عن أ ي و ب عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن عبد الله بن الزبير أ ن عليا ذكر بنت أ ب ي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن م ا ف ا ط م ة ب ض ع ة مني يؤذيني ما آ ذ ا ه ا وينصبني ما أ ن ص ب ه ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا قال أ ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن ابن ز ب ي ر وقال غير واحد عن ابن أ ب ي مليكه عن المسور بن مخرمه ة ويحتمل أن يكون روى أبي مليكة أن ابن م جميعا ا حدثنا سليمان بن عبد الجبار ال بغدادي حدثنا علي بن قادم حدثنا أ ص ب ا ط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى أ م سلمه عن زيد بن أ ر ق م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي و ف ا ط م ة والحسن والحسين أ ن ا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه وصبيح مولى أ م س ل م ة ليس بمعروف حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أ م سلمه ان ن ب ي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي و ف ا ط م ة كساء ثم قال اللهم هؤلاء أ ه ل بيتي وخاصتي أ ذ ه ب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أ م سلمه و أ ن ا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير قال هذا حديث حسن وهو أ ح س ن شيء روي في هذا الباب ب الباب عن عمر بن أبي سلمة بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة. حدثنا محمد بن بشار بن أخبرنا بن ب وفي وأنس ومعقل وعائشة يسار إسرائيل ميسرة ي مالك الحمراء حدثنا حدثنا عثمان سلم عن عمر عمر عن محمد ح عن المنهال بن عمرو عن ع ا ئ ش ة بنت ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قالت ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ش ب ه سمتا و د ل ا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من ف ا ط م ة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إ ذ ا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها إليها وكان أ ج مجلسه ل س ه ا في و النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته و أ ج ل س ت ه في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت ف ا ط م ة ف أ ك ب ت عليه فقبلته ثم رفعت ر أ س ه ا فبكت ثم أ ك ب ت عليه ثم رفعت ر أ س ه ا فضحكت فقلت إ ن كنت ل أ ظ ن أ ن هذه من أ ع ق ل نسائنا ف إ ذ ا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أ ر أ ي ت حين أ ك ب ب ت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت ر أ س ك فبكيت ثم أ ك ب ب ت عليه فرفعت ر أ س ك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إ ن ي إ ذ ا لبذر ة أ خ ب ر ن ي أ ن ه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أ خ ب ر ن ي أ ن ي أ س ر ع أ ه ل ه لحوقا به فذاك حين ضحكت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشه اخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثمه قال حدثني عبد بن عن بن أن بن أن أن يعقوب الزمعي موسى هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلم وهب أخبره أخبرته أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم دعا ف ا ط م ة يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ت ه ا عن بكائها و ض ح ك ه ا قالت أ خ ب ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه يموت فبكيت ثم أ خ ب ر ن ي أني ن سيدة س ا ل ابو مريم ن عمران ة قال فضحكت أ ب عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا حسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن أ ب ي الجحاف عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على ع ا ئ ش ة فسئلت أ ي الناس كان أ ح ب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ف ا ط م ة فقيل من الرجال قالت زوجها إ ن كان ما علمت صواما قواما هذا اسمه قال الجحاف داود حديث حسن غريب قال وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي بن وأبو عوف ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أ ب و الجحاف ي وكان مرضيا حدثنا أ ب و هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غ ي ا ث عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت ما غرت على أ ح د من أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خ د ي ج ة وما بي أ ن أ ك و ن أ د ر ك ت ه ا وما ذاك إ ل ا ل ك ث ر ة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها و إ ن كان ليذبح الشاه فيتتبع بها صدائق خ د ي ج ة فيهديها لهن قال أبو غريب بن بن موسى عيسى حديث صحيح الحسين حريث حسن هذا حدثنا حدثنا الفضل عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت ما حسدت أ ح د ا ما حسدت خ د ي ج ة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا بعدما ماتت وذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال هذا حدثنا ي ح س من قصب ق ل إنما يعني ب هارون قصب حدثنا ه بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عبد الله بن جعفر قال سمعت علي بن أ ب ي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خ د ي ج ة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران قال وفي الباب عن أ ن س وابن عباس وعائشه ة زنجوية قتادة وهذا أبو الله حدثنا حدثنا الرزاق أخبرنا حديث حسن صحيح عبد رضي أنس بن عن عن بكر معمر ع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ا ب ن ة عمران و خ د ي ج ة بنت خويلد و ف ا ط م ة بنت محمد و آ س ي ة ا م ر أ ة فرعون قال أبو بن بصري عيسى حديث صحيح حدثنا يحيى درست هذا حدثنا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم ع ا ئ ش ة قالت فاجتمع صواحباتي إ ل ى أ م س ل م ة فقلن يا أ م س ل م ة إ ن الناس يتحرون بهداياهم يوم ع ا ئ ش ة و إ ن ا نريد الخير كما تريد ع ا ئ ش ة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر الناس يهدون إ ل ي ه أ ي ن م ا كان فذكرت ذلك أ م س ل م ة ف أ ع ر ض عنها ثم عاد إ ل ي ه ا ف أ ع ا د ت الكلام فقالت يا رسول الله إ ن صواحباتي قد ذكرن ان أ الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ف أ م ر الناس يهدون أ ي ن م ا كنت فلما كانت ا ل ث ا ل ث ة قالت ذلك قال يا أ م سلمه لا تؤذيني في ع ا ئ ش ة ف إ ن ه ما أ ن ز ل علي الوحي و أ ن ا في لحاف ا م ر أ ة منكن غيرها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن هشام بن ع ر و ة هذا الحديث عن عوف بن الحارث عن ر م ي ث ة عن أ م س ل م ة شيئا من هذا وهذا حديث قد روي عن هشام بن ع ر و ة على روايات م خ ت ل ف ة وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة نحو حديث حماد بن زيد حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن ع ل ق م ة المكي عن ابن أ ب ي حسين عن ابن أ ب ي مليكه عن ع ا ئ ش ة أ ن جبريل جاء بصورتها في خ ر ق ة حرير خضراء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن هذه زوجتك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمه ة ب ذ يذكر ا الإسناد مرسلا عائشة ولم عن فيه وقد روى أ ب و أ س ا م ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا حدثنا حدثنا سويد عبد بن نصر بن أخبرنا عن عن عن عنها الله المبارك الزهري عائشة الله قالت قال رسول الله صلى الله سلمة رسول وسلم أبي رضي عليه صلى معمر يا ع ا ئ ش ة هذا جبريل وهو ي ق ر أ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة و ر الله ا ب ك ترى ه ت ما لا نرى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الرحمن سويد عبد عبد أخبرنا بن أخبرنا عن عن بن الله المبارك زكريا الشعبي سلمة أبي عن ع ا ئ ش ة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن جبريل ي ق ر أ عليك السلام فقلت وعليه السلام و ر ح م ة الله وبركاته قال أ ب و عيسى وهذا المخلومي حدثنا حميد بن حدثنا زياد بن الربيع حدثنا خالد حديث حسن حميد مسعد سلمة بن بن بن عن ابن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى قال ما أ ش ك ل علينا أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط ف س أ ل ن ا ع ا ئ ش ة إ ل ا وجدنا عندها منه علما قال أ ب و عيسى هذا حدثنا القاسم دينار الكوفي حديث حسن صحيح حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا م ع ا و ي ة بن عمرو عن ز ا ئ د ة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن ط ل ح ة قال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ف ص ح من عائشه ة قال ذ ا حدثنا إبراهيم حديث حسن صحيح غريب ي بن ع قال و ومحمد ب بن ب ش ر و ا ل لابن ف ظ قالا يعقوب بن حدثنا يحيى بن حمد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن أ ب ي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل قال ف أ ت ي ت ه فقلت يا رسول الله أ ي الناس أ ح ب إ ل ي ك قال ع ا ئ ش ة قال من الرجال قال أبوها. قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن عمرو بن العاص أ ن ه قال يا رسول الله من أحب الناس أحب قال عائشة إليك قال من الرجال قال أ ب و ه ا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إ س م ا ع ي ل عن قيس حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي موسى قال وهذا حديث حسن وعبد ا ل ل ه بن عبد ابو ل ر ح م ن ن معمر ه أبو طواله ا ل أ ن ص ا ر ي المدني ث ق ة وقد روى عنه مالك بن أ ن س حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عمرو بن غالب أ ن رجلا نال من ع ا ئ ش ة عند عمار بن ياسر فقال أ غ ر ب مقبوحا منبوحا أ ت ؤ ذ ي ح ب ي ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مهدي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حديث حسن محمد عبد بن بن حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن أ ب ي حسين عن عبد الله بن زياد ا ل أ س د ي قال سمعت عمار بن ياسر يقول هي زوجته في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يعني ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال هذا الباب أحدثنا الضبي حديث حسن وفي الباب عن علي أحدثنا أحمد بن عبدت وفي علي عن بن حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أ ن س رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أ ح ب الناس إ ل ي ك قال ع ا ئ ش ة قيل من الرجال قال أ ب و ه ا قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أنس حدثنا عباس العنبري حديث حسن حديث غريب أنس من من حدثنا يحيى بن كثير العنبري أ ب و غسان حدثنا مسلم بن جعفر وكان ث ق ة عن الحكم بن أ ب ا ن عن ع ك ر م ة قال قيل لابن عباس بعد ص ل ا ة الصبح ماتت فلانه لبعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل له أ ت س ج د هذه ا ل س ا ع ة فقال أ ل ي س قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ي ت م آ ي ة فاسجدوا ف أ ي آ ي ة أ ع ظ م من ذهاب أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هاشم هو ابن سعيد الكوفي حدثنا ك ن ا ن ة قال حدثتنا ص ف ي ة بنت حيي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن ح ف ص ة و ع ا ئ ش ة كلام فذكرت ذلك له فقال أ ل ا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد و أ ب ي هارون وعمي موسى وكان الذي بلغها أ ن ه م قالوا نحن أ ك ر م على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقالوا نحن أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه قال وفي الباب عن أ ن س قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حدثنا ي هاشم الكوفي وليس س إ د حدثنا ه بذلك القوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن ع ث م ة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن ع ب د ان ل ل ه ب وهب بن ز م ع أخبره أن أم س ل م ة أ خ ب ر ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ف ا ط م ة عام الفتح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 قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا إ س ح ا ق بن منصور وعبد بن حميد قالا أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن أ ن س قال بلغ ص ف ي ة أ ن ح ف ص ة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك ف قالت ق ا لي ت ل ح ف ص ة إ ن ي بنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك ل ا ب ن ة نبي و إ ن عمك لنبي و إ ن ك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال ا ت ق الله يا ح ف ص ة قال أ ب و عيسى هذا هذا الوجه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا بن بن سفيان بن هشام بن عروة عن أبي عن هشام عائشة أبيه يوسف عروة قال ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي و إ ذ ا مات صاحبكم فدعوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أ ق ل من رواه عن الثوري وروي أ هذا عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ل إسرائيل الوليد الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد زيد زائد عبد مسعود بن بن عن عن عن بن عن بن قال يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أ ح د عن أ ح د من أ ص ح ا ب ي شيئا ف إ ن ي أ ح ب أ ن أ خ ر ج إ ل ي ه م و أ ن ا سليم الصدر قال عبد الله ف أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إ ل ى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أ ر ا د محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار ا ل آ خ ر ة فتثبت حين سمعتهما ف أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ت ه فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أ و ذ ي موسى ب أ ك ث ر من هذا فصبر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الاسناد رجل حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إ س ر ا ئ ي ل عن السدي عن الوليد بن أ ب ي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أ ح د عن أ ح د شيئا وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه حدثنا محمود حدثنا حبيش يحدث داود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن بن عن بن عاصم قال سمعت أبو شعبة أبي بن كعب زر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 فلن يكفره و قال ر أ أن عليه لو ابو ب لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى ابن التراب ويتوب ن من ثانية كان ثانية آدم مال واديا ولو ولا جوف ثالثا إليه إليه يملأ له إلا الله تاب على أ قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ز ا عن أ ب ي ه عن أ بن ي ب كعب رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أقرأ عليك اقرا ل آ ن وقد و ر ه قتادة عليك ن أمنس إن ا ن إن, أن أقرأ ع ل ي القران حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أ ب ي بن كعب عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ا ل ه ج ر ة لكنت امرا أ من ا ل أ ن ص ا ر بندار حدثنا حدثنا محمد بن ج ع ف ر حدثنا ش ع ب ة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أ و قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ن ص ا ر لا يحبهم إ ل ا مؤمن ولا يبغضهم إ ل ا منافق من أ ح ب ه م ف أ ح ب ه الله ومن أ ب غ ض ه م ف أ ب غ ض ه الله فقلت له أ أ ن ت سمعته من البراء فقال إ ي ا ي حدث قال هذا حديث صحيح قال وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا أ و شعبا لكنت مع ا ل أ ن ص ا ر قال هذا حديث حسن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة قال سمعت ق ت ا د ة عن أ ن س رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من ا ل أ ن ص ا ر فقال هل فيكم أ ح د من غيركم قالوا لا إ ل ا ابن أ خ ت لنا وقال صلى الله عليه وسلم إ ن ابن أ خ ت القوم منهم ثم قال إ ن قريشا حديث عهدهم ب ج ا ه ل ي ة و م ص ي ب ة و إ ن ي أ ر د ت أ ن أ ج ب ر ه م و أ ت أ ل ف ه م أ م ا ترضون أ ن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيوتكم قالوا بلى ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أ و شعبا وسلكت ا ل أ ن ص ا ر واديا أ و شعبا لسلكت وادي ا ل أ ن ص ا ر أ و شعبهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أ ن س عن زيد بن أ ر ق م أ ن ه كتب إ ل ى أ ن س بن مالك يعزيه فيمن أ ص ي ب من أ ه ل ه وبني عمه يوم ا ل ح ر ه فكتب إ ل ي ه إ ن ي أ ب ش ر ك ببشرى من الله إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر ل ل أ ن ص ا ر ولذراري ا ل أ ن ص ا ر ولذراري ذراريهم قال ذراريهم هذا حديث حسن صحيح حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا علي بن زيد بن جدعان حدثنا النضر بن أ ن س وقد رواه ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س عن زيد بن أ ر ق م حدثنا ع ب د ة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا أ ب و داود وعبد الصمد قالا حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أ ب ي ه عن أ ن س بن مالك عن أ ب ي ط ل ح ة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ر ئ قومك السلام ف إ ن ه م ما علمت أ ع ف ة صبر قال هذا حديث حسن غريب حدثنا الحسين بن حريث حدثني الفضل بن بن الفضل موسى عن زكري النبي ئ د سعيد ة عطية عن أبي سعيد الخدري عن أبي ا خ د ر ي ع ا ل ن صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا إ ن ع ي ب ة التي آ و ي إ ل ي ه ا أ ه ل بيتي و إ ن كريشي ا ل أ ن ص ا ر فاعفو عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن قال وفي الباب عن أ ن س حدثنا أ ح م د بن الحسين حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أ ب ي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أ ه ا ن ه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا عبد بن حميد قال أ خ ب ر ن ي يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد قال حدثني أ ب ي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري والمؤمل قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض ا ل أ ن ص ا ر رجل يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر قال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 فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و يحيى الحماني عن ا ل أ ع م ش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أ ذ قال ت أول قريش ا فأذق آ خ ر هذا م نوالا قال ه حديث حسن صحيح غريب حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي عن ا ل أ ع م ش نحوه حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إ س ح ا ق بن منصور عن جعفر ا ل أ ح م ر عن عطاء بن السائب عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار أ ن ص ر و ل أ ب ا ا ل أ ن ولابناء أ ب ن أ ا ل أ ن ص ا ر ولنساء ا ل أ ن ص ا ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا حديث حسن غريب قتيبة من حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن ه سمع أ ن س بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م بخير دور ا ل أ ن ص ا ر أ و بخير ا ل أ ن ص ا ر قالوا بلى يا رسول الله قال ب ن ا ل ن ج ا ر ثم الذين يلونهم بنو عبد ا ل أ ش ه ل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو س ا ع د ة ثم قال بيده فقبض أ ص ا ب ع ه ثم بسطهن كالرامي بيديه قال وفي دور ا ل أ ن ص ا ر كلها خير قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا أيضا عن أ ن س عن أ ب ي أ س ي د عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة قال سمعت قتاده يحدث عن أ ن س بن مالك عن أ ب ي أ س ي د الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور ا ل أ ن ص ا ر دور بني النجار ثم دور بني عبد ا ل أ ش ه ل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني س ا ع د ة وفي كل دور ا ل أ ن ص ا ر خير فقال سعد ما أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و أ س ي د الساعدي اسمه مالك بن ر ب ي ع وقد ر و ي نحو هذا عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم و ر و ا ه معمر عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة وعبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ب و السائب سلم بن ج ن ا د ة حدثنا أ ح م د بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار ا ل أ ن ص ا ر بن النجار قال هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حديث غريب أبو بن من سلم حدثنا أ ح م د بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ا ل أ ن ص ا ر بنو عبد ا ل أ ش ه ل قال هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزراقي عن عاصم بن عمر عن علي بن أ ب ي طالب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كنا ب ح ر ة السقيا التي كانت لسعد بن أ ب ي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل ا ل ق ب ل ة ثم قال اللهم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان عبدك وخليلك ودعا ل أ ه ل م ك ة ب ا ل ب ر ك ة و أ ن ا عبدك ورسولك أ د ع و ك ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت ل أ ه ل م ك ة مع ا ل ب ر ك ة بركتين قال هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعبد الله بن زيد و أ ب ي هريره ة حدثنا عبد ا ل ل بن أبي زياد حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة يونس يحيى حدثنا س ل م ة بن وردان عن أ ب ي سعيد بن المعلى عن علي بن أ ب ي طالب و أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن ابي ل ن صلى ل ل ا هريره عليه وسلم حدثنا محمد بن كامل ل محمد م حدثنا عبد بن ا و ز حدثنا حازم عبد الزاهد ث بن زيد عن العزيز أبي ي ك بن بن رباح عن أبي عن عن زيد الوليد ر ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة في مسجدي هذا خير من أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه من المساجد إ ل ا المسجد الحرام قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أ ب ي هريره ة رضي الله ع ن عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أ ن يموت ب ا ل م د ي ن ة فليمت بها فاني أ ش ف ع لمن يموت بها قال وفي الباب عن س ب ي ع ة بنت الحارث ا ل أ س ل م ي ة قال هذا حديث حسن غريب من حديث أ ي و ب السختياني حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن مولاه له أ ت ت ه فقالت اشتد علي الزمان و إ ن ي أ ر ي د أ ن أ خ ر ج إ ل ى العراق قال فهلا الى ا ل ش أ م أ ر ض المنشر اصبري لكاع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولاوائها كنت له شهيدا أ و شفيعا يوم ا ل ق ي ا م ة قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد وسفيان بن أ ب ي زهير و س ب ي ع ة ا ل أ س ل م ي ة قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله حدثنا ي ح س صحيح حديث غريب عبيد من ل ل ه ح د ث ن ابو أ السائب سلم بن ج ن ا د ة أ خ ب ر ن ا أ ب ي جناده بن سلم عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قال ر قرى ي ة من إ س ل المدينة قال ا خرابا م هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ج ن ا د ة عن هشام بن ع ر و ة قال تعجب محمد بن إ س م ا ع ي ل من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة هذا حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك بن أ ن س وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س عن محمد بن المنكدر عن جابر أ ن أ ع ر ا ب ي ا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل إ س ل ا م ف أ ص ا ب ه وعك ب ا ل م د ي ن ة فجاء ا ل أ ع ر ا ب ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ق ل ن ي بيعتي ف أ ب ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أ ق ل ن ي بيعتي ف أ ب ى فخرج ا ل أ ع ر ا ب ي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل م د ي ن ة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه كان يقول لو ر أ ي ت الظباء ترتع ب ا ل م د ي ن ة ما ذعرتها إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام قال وفي الباب عن سعيد وعبد الله ثابت ورافع وجابر وسهل وفي وعبد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف سعيد زيد خديج بن بن بن بن عن قال حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك عن عمرو بن أ ب ي عمرو عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أ ح د فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إ ن إ ب ر ا ه ي م حرم م ك ة و إ ن ي أ ح ر م ما بين لابتيها قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أ ب ي ز ر ع ة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله أ و ح ى إ ل ي أ ي هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة نزلت فهي دار هجرتك ا ل م د ي ن ة أ و البحرين أ و ق ن س ر ي ن قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حديث الفضل بن موسى. حدثنا ي الفضل ب موسى ح د ث ن محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى حدثنا هشام بن ع ر و ة عن صالح بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لاواء ا ل م د ي ن ة وشدتها أ ح د إلا كنت له ل شهيدا أو شفيعا ا كنت يوم أو قال ي م ة ق ا وفي الباب عن أ ب ي سعيد وسفيان بن أ ب ي زهير و س ب ي ع ة ا ل أ س ل م ي ة قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وعصالح بن أ ب ي صالح أ خ و سهيل بن أ ب ي صالح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أ ب ي سلمه عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على ا ل ح ز و ر ة فقال والله إ ن ك لخير أ ر ض الله و أ ح ب أ ر ض الله إ ل ى الله ولولا ما أني أخرجت منك ما خرجت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أ ص ح حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثنا سعيد بن جبير و أ ب و الطفيل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل م ك ة ما أ ط ي ب ك من بلد وأحبك إلي ولولا أن إلي قال و أخرجوني م منك م ي سكنت غيرك ق ا أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن يحيى ا ل أ ز د ي و أ ح م د بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أ ب و بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أ ب ي غبيان عن أ ب ي ه عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أ ب غ ض ك وبك ه د ا ن الله قال تبغض العرب فتبغضني قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي بدر شجاع بن الوليد وسمعت محمد بن إ س م اسماعيل ع ي يقول ظبيان يدرك ل لم أبو ل ن سلمان مات سلمان قبل ل حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ا بشر ع عبد عبد ب بن بن د حدثنا الأسود ي الله الله عن حسين بن عمر ا ل أ ح م س ي عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حسين بن عمر ا ل أ ح م س ي عن مخارق وليس حدثنا س ي ن ن ع أهل ل ا ح د ي بذاك القوي ح د ث يحيى بن م و سليمان ى ق ا حدثنا س ل بن حرب حدثنا محمد بن أ ب ي رزين عن أ م ه قالت كانت أ م الجرير إ ذ ا مات أ ح د من العرب اشتد عليها فقيل لها إ ن ك نراك إ ذ ا مات رجل من العرب اشتد عليك قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب ا ل س ا ع ة هلاك العرب قال محمد بن أ ب ي رزين ومولاها ط ل ح ة بن مالك قال هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من حديث سليمان بن حرب حدثنا م حجاج م د الأزدي حدثنا بن يحيى ح بن محمد عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول حدثتني أ م شريك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال قالت أ م شريك يا رسول الله ف أ ي ن العرب يومئذ قال هم قليل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا بشر بن معاذ العقدي بصري حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أ ب و العرب ويافث أ ب و الروم وحام أ ب و الحبش قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ويقال يافث ويافت ويفت ا أ خ ب ر ن ا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن أ ب ي بكر بن عياش حدثنا صالح بن أ ب ي صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول ذكرت ا ل أ ع ا ج م عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ا بهم أ و ببعضهم أ و ث قال مني بكم أو ببعضكم أو ق هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي بكر بن عياش وصالح بن أ ب ي صالح هذا يقال له صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث س ح د حدثنا عبد الله بن جعفر حدثني ثور بن زيد الدليلي عن أ ب ي الغيث عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ن ز ل ت س و ر ة ا ل ج م ع ة فتلاها فلما بلغ و آ خ ر ي ن منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي فينا قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان ا ل إ ي م ا ن بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء قال هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني حدثنا عبيد الله بن أ ب ي زياد القطواني وغير واحد قالوا حدثنا أ ب و الوليد حدثنا عمران القطان عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أ ق ب ل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حدثنا ي زيد ب ث ب ت إلا ل عمران ا من حديث ق ط ا حدثنا ن ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل أضعف اليمن هم أضعف قلوبا و أ ر ق أ ف ئ د ة ا ل إ ي م ا ن يمان و ا ل ح ك م ة ي م ا ن ي ة وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح حدثنا أ ب و مريم ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في ا ل أ ن ص ا ر و ا ل أ ذ ا ن في ا ل ح ب ش ة و ا ل أ م ا ن ة في ا ل أ ز د يعني اليمن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن م ع ا و ي ة بن صالح عن أبي مريم عن ابي ل أ أ ن عن ص ر ي ه ر ي ر ة نحوه ولم يرفعه وهذا أ ص ح من حديث زيد بن حباب حدثنا محمد حدثني صالح الحبهاب حدثني عبد القدوس حدثني عمي عبد بن شعيب بن عمي عبد السلام بن بن بن بن بن عن أبيه عن أنس رضي الله عنه العطار الكبير السلام الله عمي شعيب عمي شعيب قال رضي أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الازد أ س د الله في ا ل أ ر ض يريد الناس أ ن يضعوهم و ي أ ب ى الله إ ل ا أ ن يرفعهم ولياتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أ ب ي كان أ ز د ي ا يا ليت أ م ي كانت أ ز د ي ا قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا ل هذا ا نعرفه من وروي ج ه و هذا الحديث بهذا الاسناد عن أ ن س موقوف وهو عندنا اصح حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري حدثنا مهدي بن ميمون حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أ ن س بن مالك يقول إ ن لم نكن من ا ل أ ز د فلسنا من الناس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا أ ب و بكر بن ز ن ج و ي بغدادي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أ ح س ب ه من قيس فقال يا رسول الله إ ل ع ن حمير ا ف أ ع ر ض عنه ثم جاءه من الشق ا ل آ خ ر ف أ ع ر ض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حمير ا أ ف و ا ه ه م سلام و أ ي د ي ه م طعام وهم أ ه ل أ م ن و إ ي م ا ن قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن ميناء هذا أ ح ا د ي ث مناكير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أ ب و مالك ا ل أ ش ج ع ي عن موسى بن ط ل ح ة عن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن ص ا ر و م ز ي ن ة و ج ه ي ن ة وغفار و أ ش ج ع ومن كان من بني عبد الدار موالي ليس لهم م و ل ا دون الله الله ورسوله مولاهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها و ع ص ي ة عصت الله ورسوله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و س ل م ة يحيى بن خلف حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان عن خثيم عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قالوا يا رسول الله أ خ ر ق ت ن ا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم قال اللهم اهد ثقيفا قال هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا زيد بن أ خ ز م الطائي حدثنا عبد القاهر بن شعيب حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن ح س ي ن قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ث ل ا ث ة أ ح ي ا ء ثقيفا وبني ح ن ي ف ة وبني أ م ي ة قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عاصم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير حدثنا عبد الرحمن بن واقد أ ب و مسلم حدثنا شريك بهذا الاسناد نحوه وعبد الله بن عاصم يكنى أ ب ا عنوان ل و ا ه و كوفي ق ل هذا حديث ح س غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حدثنا ي شريك وشريك يقول عبد الله عبد ب ع ص م و إ س ر احمد ئ ي يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة وفي الباب عن أسماء بنت أبي ل الله الباب بكر عن عبد عصمة عن بن بنت هذا أسماء د ث ن ا أ ح بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ي أ ي و ب عن سعيد ا ل م ق ب ر ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن أ ع ر ا ب ي ا أ ه د ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب ك ر ة فعوضه منها ست بكرات فتسخطه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال إ ن فلانا أ ه د ى إ ل ي ن ا ق ة فعوضته منها ست بكرات فظل ص ا خ ط ا ولقد هممت أ ن لا أ ق ب ل ه د ي ة إ ل ا من قرشي أ و أ ن ص ا ر ي أ و ثقفي ا أ و دوسي قال وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة ويزيد بن هارون يروي عن أ ب ي أ ي و ب أ ب ي العلاء وهو أ ي و ب بن مسكين ويقال ابن أ ب ي مسكين ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أ ي و ب عن سعيد المقبري وهو أ ي و ب أ ب و العلاء حدثنا محمد بن إ س م اسحاق ع ي الحمصي ل خالد حدثنا أحمد بن خالد الحمصي حدثنا محمد بن بن إ عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ه د ى رجل من بني فزاره إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ن ا ق ة من إ ب ل ه التي كانوا أ ص ا ب و ا ب ا ل غ ا ب ة فعوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول إ ن رجالا من العرب يهدي أ ح د ه م ا ل ه د ي ة ف أ ع و ض ه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي و إ ي م الله لا أ ق ب ل بعد مقامي هذا من رجل من العرب ه د ي ة إ ل ا من قرشي أ و أ ن ص ا ر ي أ و ثقفي أ و دوسي قال هذا حديث حسن وهو أ ص ح من حديث يزيد بن هارون عن أ ي و ب حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أ و س عن مالك بن مسروح عن عامر بن أ ب ي عامر ا ل أ ش ع ر ي عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي ا ل أ س د و ا ل أ ش ع ر و ن لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني و أ ن ا منهم قال فحدثت بذلك م ع ا و ي ة فقال ليس هكذا قال رسول الله قال هم مني و إ ل ي فقلت ليس هكذا حدثني أ ب ي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني و أ ن ا منهم قال ف أ ن ت أ ع ل م بحديث أ ب ي ك قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث وهب بن جرير ويقال الأزد الأزد هم الأزد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ش ع ب ة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ س ل م سالمها الله وغفار غفر الله لها قال أبو الباب وفي عيسى هذا حديث صحيح هذا عن أ ب ي ذر و أ ب ي ب ر د ة و ب ر ي د ة و أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث ش ع ب ة وزاد فيه و ع ص ي ة عصت الله ورسوله قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا ختيبة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 من أ س د و ط ي ء وغطفان قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن ح س ي ن قال جاء نفر من بني تميم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ب ش ر و ا يا بني تميم قالوا بشرتنا ف أ ع ط ن ا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أ ه ل اليمن فقال أ ق ب ل ا ل ب ش ر ى إ ذ ا لم تقبلها ب ن ي تميم قالوا قد قبلنا. قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وغفار خير و أ س د وغطافان وبني عامر بن ص ع ص ع يمد بها صوته فقال القوم قد خابوا وخسروا قال فهم خير منهم قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا بشر بن آ د م بن بنت ب ن أ ز ه ر السمان حدثني جدي ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها أ و قال منها يخرج قرن الشيطان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث أ ي ض ا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت يحيى بن أ ي و ب يحدث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عبد الرحمن بن ش م ا س ة عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف ا ل ق ر آ ن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى ل ل ش أ م فقلنا ل أ ي ذلك يا رسول الله قال ل أ ن ملائكه الرحمن ب ا س ط ة أ ج ن ح ت ه ا عليها قال هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث يحيى بن أ ي و ب حدثنا محمد بن يسار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا هشام بن سعد عن أ ب ي سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن يفتخرون إنما جهنم ماتوا بآبائهم هم أقوام أو أقوام فحم أ ه و ن على الله من الجعل الذي يدهده الخرء ب أ ن ف ه إ ن الله قد أ ذ ه ب عنكم ع ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة إ ن م ا هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنوا ادم و آ د م خلق من تراب قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال وهذا حديث حسن غريب. حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن هارون بن موسى بن أ ب ي ع ل ق م ة القروي المدني حدثني أ ب ي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم ع ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة وفخرها بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنوا ادم و آ د م من تراب قال وهذا أ ص ح عندنا من الحديث ا ل أ و ل وسعيد المقبري قد سمع أ ب ا ه ر ي ر ة ويروي عن أ ب ي ه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه